بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصافات صفحه 446 صفحه 446 صفحه 446 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا ذينا السماء الدنيا بزينة الكواكب عندكم زينة الكواكب باش. نول عندكم حفظ وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب جحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا حلقناهم من طين لازب زب بل عجبت ويزخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستذخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين آه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما ان لمبعوثون مبعوثون احنا الله لا आला आला टेह टेह बोला आला انرا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون أو اباؤنا الاولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي دجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى فراب الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين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 فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون قال الله تعالى والصفاتي سفا قسم واو والقسم والمتروف الجر والصافات صفات مجرور بالواو القسم يعني, يعني اقسم الله بالصفات صفاء وهي الملائكه هذه قالوا بالصف ما صف اقدامها وبعضهم قال بالصف أجنحتها في السماء قال والصافات صفاء فالزاجرات زجره فالتاليات ذكرى كلها صفات للملائكه هذه صفه أقدامها فالزاجرات زجره بتذكر الناس قال, قال بعضهم فسر الزجر بالمنع وبعضهم قال فاستره بال يعني بالصوت انها بت ايه بترتل أصوات في الزجر اي بالذير يقولوا الزجر والصوت الحسن فالتاليات ذكرها قالت بتتلوه ايش كتاب الله الذكر بتتلوه كتاب الله وما تتلوه حتى ربما قالوا تتلوه يعني على الملائفة غير انها تمزلها الى, الى الانبياء او الى النبي ها قال, قال الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى يعني يقسم بالملائكه هذا إن إلهكم لواحد يقسم إن, أن الله وان الإله هو الذي يستحق العباد واحد لا ما هو ضروري لا, لا يعني فالقسم بس يعني أقسم بالصافات ورجع بعدها بالزاجرات زجرا ورجع التاليات ذكرى أقسم أن الله أن الذي يستحق العبادة والألوهية واحد من هو ذا قال رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات يعني الموجز للسماوات والأرض وما بينهما ورب المشارك المشارك قالوا ماذا يعني بيقولوا بمشرق ومغرب لكن قال المشارك قالوا لأنه كل يوم بتشرق الشمس مكان. يعني ثلاثمائة وخمسة وستين مشارك كل يوم بتشرق من مكان دون الآخر فالله هو المتحكم في هذا هو الموجد لهذا فلذا قال ورب المشارك يعني السنة أيام السنة على عدد أيام السنة كل يوم بتشرق من مكان لما اجيه ثنة ثانية ونجيه تكبر العمليات يعني كل يوم معها مكان يعرق <تصفيق> بيجي من الشمال الى يعني من الجنوب الى الشمال بيجي كل يوم تشرق من مكان كذلك الغروب تغرب كل يوم من مكان لاي على حسب ايام السنة كل يوم بيجي مكان منه غير المكان يعني اليوم الثاني مكان اخر فهذا قال مشارك يعني هذي يتحكم في هذا هذي ان نادينا السماء الدنيا بزينه الكواكب يقول الله قد زين الدنيا السماء الدنيا عن القريبه يقول تدنو مني يعني اقرب السماء الدنيا عن القريبه من الأرض قال ان نادينا السماء الدنيا بزينه الكواكب, الكواكب يعني هي الكواكب زين الكواكب نعم والله حتى بيقولوا اضافة لو اضافوا الدينة الكواتب الكواكب الكواتب نفسها الدينة نعم قالها الله زينا السماء الدنيا بزينة الكواتب وحفظا من كل شيطان مارد ايضا جعل الكواكب حفظ من الشياطين المرضة هذه هذه بيصوث مرض ولا بيمندادوا الاوامر الله هذه بخالف اوامر الله لا يستمعون الى الملأ الى العلا ويكذفون حفظة. الله جعل الكواكب زينة وحفظ ايضا للسماء العلياء يعني للسماء الذي مقر الملايثه بحيث لا تصل الى الشياطين وحفظا من كل شيطان المارد لا قال حين قد حفظها من كل شيطان المارد يعني اذا لا يسمعون الى الملائد الاعلى نتيجة لهذا الام لأن الله حفظها من كل شيطان المارد قال اذا لا يسمعون الى الملائد الاعلى بعضهم بيقدر بيقول أصلها لأن لا يسمعوا رفع له الله يسمع حذف وحذف الناصب ورجع رفعها قال لا يسمعون حذف الحين حذف الناصب لا يسمعون الى الملائله الاعلى يعني الحين المعنى كذا حين الله تجعلها حفظ من كل شيء فان مرض اذا النتيجه لا يسمعون الى الملائله لا الملائله على الملائكه فالمرده شيطان من الشياطين قال ما عاد يسمعوا الملائله على ما عجز مع الملائكة عند الوحي عندما يعني الكلام. لا ما لا ما من لا يسمعوا قال ما ها. لا يسمع. لا وعندما لا هناك يعني يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون هناك اشياء يكون ايوان بيحاولوا باجيين بين قال لا يسمع لا يسمعون الى على ويبذفون من كل جانب دحورا قال ويبذفون يعني كان هذا حف من الشياطين لا, لا, يسمع لا يسمع إلى اخبار إلى الملائكه حينما الاخبار ولا من لا ويقذفون من كل جانب من كل جانب هذا قال من السماء من كل الجارب من السماء من كل الجهات ليكذفي هذي حاول ايه هذي حاول يسمع فلذا قال دحورا يكذفوه دحورا يعني كأنه الذهر كذا بجي فيه الاشي حين تضرب الكذاب وتدفعه تطرده بإهانه يعني بيت حروف بالاشي بشيه بهذا دحورا ولهم عذاب واصب قال واصب يعني دائم بعضهم قال واصب يعني متعب يعني عندي عن الإمام زيد قال ولا معذاب واضح يعني دائم لا, لا باجي لهم عذاب واضح يعني لا دائم <تصفيق> لا بعده حرم الذي عنده ورجع وحب يجي لهم عذاب مستمر يعني عذاب مستمر إني ما منوع منه هه فقال هن.. قال إلا من خطف الخطفة قال هنا قالوا لا يسمعون إلا من خطف ما حد يسمع إلا ذا واحد خطف خطفة يعني تلل وجال الكلمة ولا شيء بسيط لكن إلا ما حظي بالحظفة فأتبعه وشياب مثاب وجيل الشاب هذا يعني بدو مبي يعني ملثاب جيل الشاب ملثاب ذي من راه المرات يعني ذي من راه بعد المرات قال فأتبعه شهاب مثاب هذا قال إذا ما أحد حتى يسمع شيء إذا واحد استرق وتسلل وسمع كلمة ولا شيء وخطف له, خطف له خطفة يعني يعني الحين يقول اسمع الى الكلبات بس كذهب بسرعة واشتغرق جاء لها شهاب جاء ملتهب فأسبعه شهاب ثاقب هذا, هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان قبل كان قبل قالوا كان بيسمعوا بيسمعوا ويسرقوا لهم بعض الكلمات ورجع جيلهم بيسمعوا وقالوا كلمة ويزدوا عليها مئة كلمة, كلمة ويخبروا يعني أولئهم من الأجمة الإنسان فلذا قال الكهان بعض المرات جيل الكهان بأشياء صادف إيه طار في بعض المرات يعني بيجي هم دار المرا ده الشابين الم الشابين بي بعض المرات ببع بأشياء من رحي لكن كان بيزيدوا لهم بيزيدوا لهم حال من يتكلمه كل إيه ولا إيه أكثر وبعد الفخان بيجي بيزيدوا من عندهم مدرسة بس بس إذا قال له لكن بمن واحد لهم هذا في ما مر يعني في ما سبق أما الآن قال خلاص. ما عبي ما عبي يسمعه وراه شيء ده واحد حطفه للخطفة استرك له جليل من الكلام ولا علم لها كلمة جاء للشاب تاقب يعني انهى قبل, قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبياء الوليين ايه ايه ايه ايه يلا كنت انسى فارو كنت ودهوا مهم كان الأشياء بعض الاشياء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 بس بس تفتيم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ قال الله تعالى ها اسألهم تفتيم يعني اسألهم سؤال إنكار كله من هو أشد خلق؟ هم أشد خلق يعني دول البشر قد خلقنا من الملائكة ومن السماوات والأرض وما بينهما. وأنا سألت اسأل دول أهل مكة وسأل المشركون قال قل لهم وأنا سأل خلق. منها الاكثر صعوبه في الخلق يعني اشد خلقا منه يعني الاصعب في الخلق هم خلق الاذمي ولا خلق السماوات والارض وما بينهما والملائكه ذولا بيصفوا اي نحاوي يعني والملائكه بشكل يعني عادي بشكل يعني عجيب حتى قالوا في صافين ولا مصطفين واصل قالوا مجادل الأمر الله بسبب الله ولا بخاله أمر الله ومنتظر الأوامر الله ولا قالوا بعض ما يعرف ما تدر رعاها في ما بلا كذلك منتظر الأوامر الله ما يخاله الله يحتي ينظر إلى قال في جنبه ما يعرف منه وهم كلهم يعني آلام السنين فقارة قلاوة نشد خلق وانا أسعب خلقهم ولا خلق الإنسان فذي قدر على خلقهم كلهم بيقدر على خلق الإنسان وبيقدر على إعادته هذا رجال عادة حين يستنكرون برو ما يمكن احد يرجع واحد يقضوه ايش يقضي حوالي تراب فاستفتهم اهم اشد من خلقا اما خلقنا انا خلقناهم خلقنا من طين لازم اهم ما بلا خلقناهم من طين خلبه لازل يعني لازم يعني كانها منصه تقع بتلبس خلق الله ادم من خلبه يعني هو اسهل ما اقول ايش قطعه خلبه صغيره من الارض وانا صعب خلقه والله خلق السماوات والارض وما بينهما وذي يعني و فيهما إننا هربنا من طين اللذب يعني أمر سهل والطين هذه موجود ذا هنا إذا تتحول وتراب يرجعهم حتى هذا في حكمة إن الله خلق الإنسان من شراب. فإذا يرجع ويرجع حين يقولوا ما عد سامر قد متراب ها بنا خلقه ربي أهلًا لا متراب ما جاء احد وإذا حين بيسبره إيه ذه بل هو يعني في يعني في العجل. يعني حاليا السماوات من ذكرها يعني السماوات والأرض وما بينهما والملائفة الذي تقدم ذكرها والإنسان؟ لا الذي تقدم ذكرها إنها لا يا الإنسان ولا خلق الإنسان ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما وال... وما بينهما طيب درور قال إلا من قال فاتفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إذا أهم أشد خلق يعني وين نتعرف خلقهم الله خلقهم الله خلق السماوات وال earth والملائكة والناطين يعني لادب يعني من دخول به بتلز... بتلب بتلبده بيقولون الحين بتل يعني بتلفت هيه نه خل به بتلبده لا تطلع متي فيه يعني خل به في هذا مع بس فكان ينبهه من ما الله جزء قليل من الأرض كون منهم إيه حولها جعل الله إنسان بس تبتين ما يقول سباعي عشها حكمة إن الله يخرجهم من صراب ورجع هني ل للناس يتعبر ولرجع يفكروا إنه ما عجز ربي هو ذاك اللي تحولت راب لا رجع يدخل على يقول كان عباير يا أظلم من خلق الله خلق الله متراب <تصفيق> يعني عذ يعني أوضح والله في الوضع إن الله قادر لو ما هو مشي أصلا ما هو بحاجة ولا حتى متراب <تصفيق> اي فلا يجدوا اوضح لهم ذا اللي بي يعني بينكروا وما يروا يؤمنوا قال انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون قال بل انت بتعجب من حالهم وعدم امكان عيمانهم وانكارهم وجعودهم واتباعهم للأفنام هذا يعني امرهم غريب يروح يعبد السلام اذي ما بيستر يسبب لكي ويترك يعني وما يعبد الله ويوحد العبادة لها ولا ينجد لله هذه خلقهم وخلق السماوات واتوار ولا لا يرضى يؤمنوا بأن بأنه إن الله قادب على أنه يئذى ونبي يئذى ونبي حاسب عند قال بتعجب وهم يسخروا من إيش من كرامة. بل عجبته ويسخرون وإذا ذكروا إذا ذكرت انتم شيء ولا نبهت تنثيم واحد لا يذكرون ما بالتعظي ولا بالتبذير وإذا رأوا آية نستسخرون. كما ذرعوا آه بيستخرون ما معناه يستخرون قالوا جنباء لا في استخري يعني يستخرون ولا يستخرون يعني يضربون بعضهم البعض انه هي يستخر منها يعني ذي يقول هذه كمان لفتح على هذا القضية بيقول انه برجع بعد ما يموت الانسان وجوده رماد وتراب نحبه يرجع يرجع آه يرجع من جديد خاب لنا كل يعني كل واحد يطلبوا العجم يتجمعوا ويطلبه كل واحد يطلبه ثاني يصخروه ويبكتوا على رسول الله وعلى كلامه يتكلم لا أطل يستسخر لما يجيه في التخرية هذا كله والله ولا يعني يطلب يطلب, يطلب يعني يطلب يطلب أطل هذه يعني يطلب على الفعل هل يجل ها <تصفيق> من يحاول يمكن يحاولون اللي يعني يطلبوا من فوسم يعلو يحاولوا. وإذا رواهات يعني بيقول كل ما جاء كل ما جاء من دليل بيستخروا منها. وقالوا إن هذا إن هذا الله سحر موبيل. قالوا هذا هذا الله سحر ماذا سحر واضح. عبد يقولوا كذا سحر موبيل. أي آية، آي أي معجزه قالها قالوا ما بلا تحرم ما لا تحوابح ما هي لا سحر مبين اإذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا المبعوثون معقوله قال با تدخل في اقولك ان احنا ذاق متنا قلت تراب وعظام وانتهينا من احنا نرجع نبعث هذا كلاما او اباؤنا الاولون هو قالوا وكذلك واباؤنا الاولون قالوا المعنى نبعث وكذلك نبعث اباؤنا الاولون وهل هذا البلاد هذا اللي المعنى ويؤكد الإنكار؟ <تصفيق> هي معنى يؤكد الهملة الإنكار. إذا مثلنا. من <تصفيق> بلا ساكت ولا بلا واقع. إذا مثلنا وكنا ترابا ما يضمن. إننا مبسوطون وأبى أنا <تصفيق> الأول وكذلك وهم يعني كان عد أبى أنا عد أبعد. أما أبى أنا الأول كذا أنت أو يعني خلاص ضعه. وهم كذلك. فقالوا ان معنى نحن يعني لما بعثون واباؤنا الاولون كذلك ان على قالش على على الاول وقالش مبعوثون نحن جعلها ضمير مستتر واباؤنا معطوف عليه وسبر العطف عليه على الضمير المستتر قال ان كده يا بالحمده في العطف على الضمير مثل اذا انت فصل ذاك على أو يعني كلام على او, أو ايه ننا ولا ما انا انا بنبعث وهم <تصفيق> لا لا شيء وا, وا. <تصفيق> <تصفيق> لا معنى تقول ها قول اوه <تصفيق> <يعني تصفيق> أو لا لا أو صح؟ عنده صح لا طبعا أو آباء على عاد بعد وكذلك وهذا وهم هنا هم ممكن لا قلنا بس على صح هذا لا بس ولا إيه إيه إلا نعطف لما قال إحنا كذلك هذا المعنى إيه. <تصفيق> أو آبا. أو لا لا <تصفيق> بحنا قل نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني من وأنتم يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صاغرون يعني منقادون أذلة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ما إلا أكل ما وحده ولا يعني لحظة وحده إلا هم كلهم قائمين خارجي من الضبور كل واحد جدي يبسر إذا هم ينظرون يعني ما إلا لحظة وحدة زجرة إنه بيقولوا بعضهم فيحة بلأبونا بيقولوا هذه في فسرها بيقولوا ما بعض ما, ما إلا نفقى في الأرواح ما بيش هناك فيحة وربما ما هي إلا الحين تقول لحظة واحدة ولا دقة واحدة ما هو بالضرورة جيدة حاجة فايدة ما قالوا بالصور ما قالوا بالصور قالوا يعني بالصور يعني بالصور يعني, يعني في في أي في في أي لا نين نبي يعبر منها مثل وسمه ما قالوا عن بيقولوا, بيقولوا لا حين دق قال جرثومة يعني اذا ذل انتهاء الوقت ما يعني يعبروا بعبارات عن سرعة بس عن الوقت المحدود بس ما ما يراد بها حديدة. الحياة واحدة. إذا دقت طبول الحرب بيقولوا كذا ما بشي عم عم بشي طبول. يعني بدأت بيقولوا دقت طبول الحرب ولا بشي بدأتها. يعني نضجت الصورة. إيه وسيحة سيحة. نعم يسمى سيحة يسمى سيحة. هذا كله. إن الزجرة معناه قال معنى الزجرة كانها في الواقع سيحة. انتم من <تصفيق> التجار حلوة. نعم ما بيقول لأفل الزجر السياعة يعني لا لأفل كلمة الزجر يعني الصوت ليس إذا قلنا لك بعض من يقول الزجر الزجر يعني ذي بيثثث لكن عنه الزجارة إذين إنه صليح قراره أهل منها هذا ما هنا يقول لكن هنا ما بالله يعني عبارة عرض بها فإذا قام الناس ما إلا يعني لحظة وكذا وقام الناس قدوا كلهم ينظروا يعني خلاص قدوا يعني في أيه يعني مبلوزين يعني مسلمين وقول بيروا على ش شي... بيروا الأشياء أو يتحجبوا فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين في حين يقولوا راضون الكفار والأجل يعني ما متمردين بيجا يقولوا يا ويلنا هما لما يقولوا يوم حساب الحساب ماذا تقولين هذا يوم الدين يوم الجزا الدين الجزا بيقولوا دان كذا يعني جزا دان يعني جزا قال هذا يوم الدين قال رجع قال لهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون قال بعدهم هذا يوم الفصل الذي يفصل بين المؤمن والآه والكافر اليوم الذي يفصل يفرق بين الآله بين الكافر والمؤمن هذا اليوم الذي كان بتكلمون به أيه وهو اليوم الآخر بديحنا في ذالحين ورجعوا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا أحشرهم في مكان الحالهم معهم طريق حالهم فريق لا من ونعوذ بالله الذين ظلموا وأزواجهم ربما لأن يعني أدي بجم وافد إلهب على مبادئهم لأن كثير من الزوجات بجم أتباع الأزواجهم فقال برجاء يقولوها اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم وزوجات مذهب على طريقتهم وما كانوا يعبدون إذا حتى ربما الحجارة هذه كانت عبدالله رجعوا بحوائي لا جهنم إيه إيه إيه إيه إيه بديه وقود يعني حتى يدروا المكان اللي كانوا يعبدوها ما عاد مسوي شيء برجع يحركها وتجي وقود لا اجي جهنم فشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون واللي كان أزواجهم ازواجهم ازواجهم كفر على التعمين ما هذا يعبدون عليهم اليوم عليهم قال لهم لأن الكثير منهم الأغلب من الزوجات تتابع على الزوج. أنا لا أتابع في نفسك. أنا الزوج. هي صارح تتابعته هو فاسد فقال هذا رجع لهم وما كاني أبدون في طريق وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا عبدونا من دون الله فاهدوهم إلى ثراط المستقيم ورجع علمهم الطريق إلى ثراط الجحيم علمهم الطريق إذا إيش إلى النار فاهدوهم إلى ثراط، ثراط قلنا الطريق ورجع قال أحشروهم الذولاء الذين ظلموا ورجع قال وهدوهم ودلوهم علمهم الطريق إلى جهنم هذا عندنا قسطحة واجدن بالزالة هذا فيجي فسلة ما يمبلغي أحياناً على العذبه هم ضاهد ايه لا صاروا لا. لا ما بالله وجعنا جباهم اي لا شنو قالوا ما بالغنا لا والله ما دي لا لا الزوجة ال إذا كانت تابعة الزوجة إذا هو ظالم وكانت تابعه أهله بالفزاد وإذا هو قال بك كرم هي من أفلاق من هذا بقعد بقعد أشباع أشباع في بعض بعضهم يقولوا شو الذين ظلموا من؟ وين شابههم؟ وفتال أهداء حمد زوجات من الحمد لا أرسلح قال قال آه إذن أهدوهم إلى سراط المستجين <تصفيق> إلى سراط الجحيم لا يعني ما الذي كان بيقول كان يتقل قبل على طريق الحق ما بيرضوا ما الذي لهم على طريق جهنم سيئوه يعني وداعكم؟ لا سيئوه الجلال على طريق بس في الواقع لا إلا علمهم يقولوا من ذا الطريق من تشوفهم من تمشي الطريق هو الطريق الى سراط الجحيم الى يعني هدهم الى طريق الجحيم طريق النار فزع قال ودهم قال في الطريق قال وقفوه في الطريق وقفوه انهم مسؤولون قبل يدخلوا جهنم يسال يعني قال لهم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 خالفوهم هذه الوحيدة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله محبا مهما لا لا لسالة والدين يعرفوا يعني على لا نسأل هذه هنا ما أحد من الكفافر هذه المسلمين يعني هذه الظلموا شامل بكلهم لا ربما يجب كلفوا أمير المؤمنين وأهل وخالفوا فيها جاي ما وش دعلكم ذا الحن وش وكذلك عادي ع أسئلها قالوا لي السؤال إنهما ما مبلغ قال إنهم مهلولين ربما عكيا قال ما لكم لا تناثرون نصفى ما ما لكم ما تجمعوا وين قوتكم وين آلهتكم وين باتنصركم وين بيبئة قتوبين كلوا لكم كفا زيادة ما عم ما يسأل عن ولاية المسؤولة الله لا بل أتمنى لك الحديث حين يقول عن النبي يقول النبي مسؤول عن ولاية المؤمنين طيب أن يقول عن ولاية المسؤولة الله لا كده ما كنا بس قلنا بس فرجوا يسألوا عن هذا وأيضا عن أشياء أسرع لكن نام من قبل ما يسألوا عنه أيوة قال ما لكم لا تناثرون ربما ما هذا أيضا من من السؤال مسؤولا ما لكم لا تناثرون ما الحين ليش ما حد كل واحد ينفر الثاني ما لكم ما حد يجمع وتتحدى وين جات وتكون وين يعني تحديكم بل هم اليوم مستسلمون قد المستسلمين خاضعين مقاتلين ما عندهم إيه ما بهم قوام هل يقصد ما هذا الضال؟ اللي في الض ضال من كل اي ضال قال الأشر الذين ظالمون يعني اي ظالم اي عاصي كليته تطوع هذه لعمله هو انه عالم اي عافي سواء كان كافر ولا مسلم <تصفيق> <مهم داخل تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال له بال قام داخل قال بانهم اليوم مستهلكون واضبر بعضهم على بعض يتساءلون قال ارجع فيما بعد هم مهم فيما بينهم كب الشاجر وقب يعني يسائلوا هذول يرجعوا بعضهم إلى بعض يقول الى كل واحد يضرب الثاني قال قالوا انكم كنتم ذا اكبر بعضهم على بعض يتسالون كل قبل يسار الثاني قالوا انكم كنتم جاءتنا قالوا انه بيرجع يقول المعفا للكبار انكم كنتم تاتوننا عن اليمين كان بيو عن طريق القوه وطريق المواحي الوعد بالخير والقضاء هذا بعضهم تفسير عن اليمين وايه اسبع نار وبعضهم قال تاتوننا عن اليمين يعني تصدون تاتوننا صد فادين عن اليمين يعني عن الحس بذلك تفتير الهاجب قلت بتاعتون طبع. انا يعني بتاعتون انا صادقين عن الحق وعن اتباع الحق بلنا قال برجع يقولوا المصطلعين برجع يقولوا قال الكبار الزعماء قالوا بل انتم لم ت... بل لم تكونوا مؤمن لما كانكم مؤمنين الأفضل ما رضيتون تدعوهم ولا كبراء امن برجع يقولوا الكبراء برجع يقولوا لانت ذي ما امنت وما ساعدكم تؤمنوا ولما هنا ما اجبرناكم ماذا قال ماذا كانت حصر. بل لم يكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، ما جهدنا نمنعكم، <متشغل> ما جهدنا منكم قد آمن، وذي بدري من ذي ما بل الله أنكم متبع رغباتكم جاي يقول ما هو قالوا قالوا إن كنت قالوا وما كان لنا عليكم من سلطان، ما جهدنا جهدنا نمنعكم، ولا لنا بدرة على منعكم من الإيمان، ما جهدنا، بل كنتم جو من طاعين أنتم ذي و يعني عاصر اتبعتوا في الواقع اهواءكم وشهواتكم بس مجيثوا معنا احنا قلنا لكم كذا لكن انتوا اتبعتوا اهواءكم ولا لو بدكم ما, من ما من منعناكم ما منعناكم ما منعناكم نعم ف... قال وما كان لنا عليكم من السلطان بل كنتم دوما طاغين فحق علينا قول ربنا اننا لذاعيكم ماذا حين هذه جميعا احنا وياكم حتى علينا يعني وجب علينا قول ربنا يعني العذاب إنا لذا يقولون بعثيينك عم ماذا هنا جمعك ماذا هنا فألا تقولوا إحنا المحقين ولا هنا فأنا هنا قال فأغويناكم إنا كنا غاوين حتى أغويناكم وقلنا لكم تتركوا نتابعكم يقولون إحنا نحنا غاوين بدينا تقوامنا لنا إحنا كنا عاصين وظالين وقلنا لكم أنتو ظليتوا مثلنا لكن ما هو بالإجبار ما, ما بلا كنا لكم كذا هذا عندك بزغطة يأخذ؟ ايوه الشيحان يعني يعني قال برجع يجي شيء من القهر برجاء يجي الواحد قهر حين اذي كان بيتتبعهم وده رجاء يتفرأ من اوه تفرأ منك والعالح هذا تفرأ منك ورجاء يقوله لك بتتبعيني مين يقال لك؟ سأ... أنا بلا أنت اتجاه في نفسك كده وجاء بجاك نعم فاغويناكم انا كنا غاوين يا احنا غاوين يا بدنا ينتبه لنا و ما صدرتوا فانهم يومئذ في العذاب مشتركون جمعتنا كلهم جمعه بيتعذبوا لا التابع والمتبع انا كذلك نفعل بالمجرمين هكذا عادتنا ان نفعل بالمجرمين كل من عصى يعذب انهم كانوا اذاله لهم لا اله الا الله يستكبرون كما قال لهم قال يقولوا لا اله الا الله ما يئنه لا حين تعودوا على انهم ابغاثنا وجاء النبي يقول لهم لا لا تقولوا كذا لا اله الا الله ما استكبروا من اتباع النبي في لا وما روعوا ان خلوا اللي كانوا معاه والعبا دي الجديه لا وتكبروا ورفضوا ان يقولوا لا اله الا الله ويقولون إن أ... أ... إن رسارف آلهتنا لشاعر مين قبنا خلي آل هسناء وآل أبا أنا واجدنا الجد زيه شاعر مجنون قالوا يعني ما عبد روحه غلو فيه استهموا بالشاعر وتاموا بالجنون جاء قال الله بل جاء بالحق لا جاءكم بالحق وصدق المرسلين يعني وأخبرنا بأن يعني من قال بصدق المرسلين السابقين وعمل وايضا بما بمع جاء به المرسلين واتاب ما أتا به المرسلين صدق الأولين المرسلين بالقول والعمل صدقهم بالقول بأن ينقارنم رسل كلهم ما كان بينكد قال بيقول للنصارى أن العيسى نبي حق ورسول حق ويقول للإيه واليهود كذلك كل الرسل ما كان بكذبها بي حاج من الرسل وأيضًا يأتي بأتاب ما أتابهم كلهم بجواب التوحيد فكونا صدق المرسلين بالقول وبالعمل إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم قال يعني بيأكد إنهم العذاب العليم يعني الوجيع الشديد وما تجذون الا ما كنتم تعملون. لا تحب عذاب عذاب وما يعني عذاب أليم شديد. نقول. ما كنتم تعملون. ولا هذا الجزاء ولا هم قالهم حسب يعني ما أنتم فيه وما أغذعتم فيه من عذابه بسبب بسبب أعمالكم أيضا بيزيد الإنسان حسرة يعني حين يدل إنها السبب بما وصل إليه حين يبدوه عذاب جديد ويدل السبب في كل ما وصل إليه وما في ذون إلا ما كنتم تعملون قال إلا عبادة الله المخلصين قال يعني لكن يجب استثناء من قبل لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم بريدكم معلوم لكن ما عباد الله المخلصين هذه أخرصوا لله العبادة أولئك لهم لذلكم معلوم باجئهم رزق معلوم عند الله وإذا الله إذا قد يغالي ما هو يمكن أن ينفذ عليهم يقول معلوم ما يمكن أن ينتهي عليهم لأن الله العالم بكل شيء وعالم بحاجة يترم كل ما يحتاجه وكل ما يتلذجه وبه فالله جعل لهم هذا الرزق ما هو يعني يقول ما بالله أبلهم كذا بذلكم عجوائي وربما رجعي انجح عليهم ولا الله عالم بحاجة يتجم وذبا يستفيدوا منه وإذا فهذا قعدوا يمسحوا يسته يتفكوا بهذا الرزق إلى ما لنا. ولهم ريش قال رزقون معلوم. ولاي كلام رزقون معلوم فواكه هذا من رزق قال فواكه والفواكه حادثا قال ما هي شيء دي تلف زلة. السمارة دي هي لا تلف زلة واحد يتفكها بعد قال فوائدها أخر من اللذة. ربما بما معلوم يعني معلوم لله عن الشيء ناس. يتضعها الله على حسب رغبتكم وحاجاتكم ما يمكن ينتهي عليكم ولا يمكن ينقص عليكم لأنه لا يقول لأحد ما أقول لو يا رزق كثير وربما أنه ينجح إنجح قال له معلوم عند الله يعني على حسب إيش يعني على حسب احتياجه ورغبتكم وما ستاجون إليه يعني انا ما أجه ما لا يستمر دائما ولا ينجفع وقال له بعضهم الله بيجمع معلوم لكم وهو معلوم لكم يعني بتراه وتأكدوا منه في ما ما تخافوا ان ان ما انه ينجح ولا ما بيصير لكن يقول معلوم وش يعني معلوم بس عبر خلص معلوم ه <تصفيق> قال أرزق هذا هو فواكه قال فواكه وهم مكرمون يعني عباد يعطى الإنسان الفاكهة ولا ذه ووهو قال مكرم يعني حسنا أي معزز ما في شيء من اللي هانه ولا يعني ب يعني في شيء من الاحترام يعني باحترام له وذوقه وهم مكرمون في جنات النعيم قالهم فيها وين ما تسيم في الجنات معهم غرفهم في الجنات يعني في الأشياء ال يعني هذه الأرض الخضراء دي كلها ملئة بالشجر على سرورين متقابلين ها مثل ياسم يعني نوصف الهو نعم على سرور قال بجيهم بيجي, بيجي على سرور مثل الهو صار في ياسم قال على سرورين متقابلين بجيهم على سرور جالسين و ومتواجهين ومتقابلوا وكل واحد يعني بتكلموا فيما بينهم وهم مرتاحين. ومفتاحينين مين هو؟ مفتاحين هذا للمؤمنين ها هم محزنين المؤمنين لذي فالجنة ها؟ إلا كارفي في ما بينهم يعني بالسأنزين وفارحين مثله قل ما بينهم ومتقابلين يعني في في خبلك بقى سهل داخل بيتقابلوا ويعني ويستمتعوا ب يعني بعض مالآخر يرتاحوا البعض مالآخر الكل بيكون عكس عكس الوضع بين... قال لنا ذولا خلنا كل واحد يتبين الثاني و عداوات كل واحد يجيل الثاني وكل واحد يجلس بس الثاني وذولا كلهم بينهم إيش مرتاح البعض مساني والله واحد مرده على ذولا ما خدي عنده بديك وصلان بس تزير واحد احتاب عظيم السراق قال ربما قال كل جيت في في غرفة كثيرة وتقابل مع واحد وبينكم مثل المفاجآت ويراكم ذا وتقابلوا وتتوافروا وهو بعيد؟ ويه في غرفة وتراه ويراكم ويراقب وما عبيشين ولا يجمع ولا يعني يحب لنا يحتبين التلا بينهم وال يعني والفرحة حين إتلاقه فيما بينهم والأخوة فيما بينهم عادي حصل ايه كل واحد يلعن بعضهم قال بعضهم قال على من نعم انطافوا عليهم قال على انطافوا عليهم بكاس من الماء قالوا كأس يعني يعني الإناء اللي فيه خمر يسمى كأس قالوا أين ما يطلق كأس في ال في فالمراض به يعني الإناء فيه خمر لما فيه خمر ما بيسمى كأس ولا زيات إذا فيه خمر بيسموه كأس. كأس وهذا كأس قال من معين يعني بيقال معين يعني عين عين بيجيها ع يعني, يعني عين في العين الماء في العين الماء يعني ما ينفع نعم يوم يستمر ولا يتعبه في تحصيله ولا هموه في غلاه ولاه كأسين من معين يعرف جوه إيه يعني بيجي عن يعني عيون من من الخمر بيجي من أحسن الخمر والجيه بيجي فيها لذة لذيذة ولا فيها رائحة كريهة ولا فيها ولا فيها شيء من غير بخمر ولا بخور ولا حتى جوار العقل والو ما بيشي ما بالله كلها متعه ولا ها أقوم على أقوم على علي الفات الجح. قال ليه يحبنوا أن صال الله و الحمر في الجميع و <سلام> oh هو المجاني نحا ما هو صالح حمر الدنيا و حمر العاقر شاء ما عزه إلا يسموه يسألوا أبدا إنه ما حل الدين مكرد هم قال يطاف عليهم بكات من معين قال ييوب هل ما عندهم بيباء قالوا بيضها عبيض اللبن لذة للشاربين فيها لذة وتمدر تخير ذا الحناء يعني بنقدر الحنب ذا الحين هذا يسبروا ذا بيقولوا في رائحة كريهة ومظاهر يجيبوا في حنبه زيادة والحين ما بيجوا ما بيجي فيه لذة حين يدعيش ربه تخير ما بيجي فيه لذة ما, ما بالله أنهم بيجيسوا الفائدة هذا يبدوا أنه برجع يكيف ورجع يعني حين ذو العقلة برجع إرفاع ومدريعي يعني بيشغصب به وكرايحة كريهة ذا في الدنيا أما اللي فاجلنا فقال لا الخمر قال بيضة صافية ثلاثة هائل يعني ولذيذ متع ما فيها يعني كلها متع ما فيها اي شيء ينقف على واحد بيضاء. قال بيضة لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ما فيها غول ما بت قال فيختار عقلك وتدمر عقلك وتدمره ما له خمر الدنيا تأثر على على أعضاء الجسم بتين جايه بتفش قالوا أي... بي بتينها الكبد تمامًا وبتنهي أعضاء ويعني تأثر على الدماغ ووتأثر على العضول حتى ما يعني العضول يعني وقتها موجود مثل المياني وما هو ما بلا وقتها وبس في العين ثبوبات بعضهم يجي يل من من مرة ثبوبة إيه ف... قال هم ماذا ما بتتقط قال قال لا فيها هالقول يعني ما بتقط الشخص ما بت ما بتلك في شيء ما بتأثر على شيء صحاته ولا قليل ولا هم عنها ينزفون ولا بيجي منها ايه أن يعني قال زي خبر الدنيا بيجي بيطرشوا ومعهم بيطرشوا من على وصفة بيجي قلتهم اذي يشربوا اذي وخصوصا اذي يزيد بيجي دفع إسهال ويطرش زاد زاد قليل لهم ماذا يشرب كم ما بدك لاهو جاي شيء من مرة ما اين ولا هم عنها ينزفون ما يجي انزف يعني ما بيجي فيها يعني يطرش ولا يجي فيها إسهال ولا يجي وعندهم قافرات الطرفين قالوا عندهم قال بيجوا عنده المهن تران عليه لا لا بلجيم لها قافرات الطرف مم. لا بلجيم يعني المرأة دي تبصر يعني تمنع النظر إلى غيرك ما تنظر إلا إلىك ما هو النام منوعة لكن ما تشي إلا يعني رغبتها في فقط ما تشكي وراء حجر غيرك قافرات الطرفين يعني ما تنظر إلا إليك وتكتفي ورغبتها في النظر اليك فقط ما تجي تنظر الى اي لا غيرك ما هي هذا قاصره القصر من. في بلمن كثرت الطرف يعني البصر ما يعني فتح الصوره نظرها ورؤيتها لك فقط يعني فيها يد وقالوا من ايش يعني تستمتع بالنظر اليه ما يفكر بالنظر في, في النظر إلى غيره صح صح قال وعندهم قاصرات الطرفين كأنهن قال عين كلمة عين يعني يعني واسعة العين لأن يعني النساء العين كلمة عين النساء عين يعني أو بيقولوا عينا يعني عين عيون عيونها كبيرة وهي يعني الصفاء اللي بي بيتمنها الرجال في النساء يعني تكون ك كبيرة كالعين كأنهن بيض مكرون بيجي فيها صفاء صفاء كان الحج جاره مكنونه يعني مخبه يعني محفورة ما أجي بهذي الصفاء هذا يعني صفاء في الأجسام وفي اللون وفي يجعل له تأثير عجيب في جمال أي في جمال الإنسان فأكبر بعضهم على بعض يتساءلون قالوا جاي بالمؤمنين اللي بدنا في الجنة قالوا جاي بالبعضم على بعض اذا ويسأل كانت كيف جاء وإحنا داخلين في الدنيا وكيف شيء مشاكل قل وقل وقل وقل وقل. قال ما يكون هناك اي شيء يمكن ان الله هناك قال ان يكون هناك اي شيء يمكن ان يكون هناك اي شيء يمكن ان يكون هناك اي شيء يمكن ان يكون هناك اي شيء يمكن ان يكون ويقولون اا اننا ل الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الأليم وما تجدون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكث من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينجفون وعندهم قاصرات الترفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول آه إنك لمن المصدقين آه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحبرين افما نحن بميتين إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون هنا بعضهم على بعضهم يتساءل ورجع قال المؤمنين مؤمنين لا بعضهم ورجع يتساءلوا ويتكلموا ويتحادثوا ويتفاكهوا بالحديث قال قائل منهم قال برجع يجي واحد يقول مثلا يذكر قصة كيف كانه في الدنيا وذي كان عندما كان بيحاولوا فيه يقولوا الناس ايش؟ يعطي ربي ويمنعه من يعني يحذره من, من متابعة الشرع أو متابعة النجم قال قائل منهم إني كان لي يقريب قال واحد منهم قال كان إيه صاحب يقول لي أإنك لمن المصدقين؟ قال بصدق وش قالوا؟ بصدق إذا قال النبي باجي وباجي لك مدري واشو ما أنا قال لي عندي حق ويسرك مبلغ نعم. صدق ما مبلغ بضحق عليهم أإنك لمن المصدقين كنا وكنا إثرابا وعظاما إنا لمدين عندك نحن إذا كده وقال له بعد ما نموت وضع الطان ورجاء نصدق ذا المجابر ما باللاحظة يا أبي ورحقه يبحكوا عليه لحن يخبر قال قال يكام بي بيقول لي واحد كذيه ها. كان بيقول لي واحد كذيه وحد حين في الدنيا كان يصاحف وقال بيقول لي كذيه قال رجع قال ها نجابر هم قال كان يكام واحد يقول لي كذيه قال صدق صدق كلام من ذا ولا عندك ممكن. إنه باي, باي رجعنا وربي حاوة ما بالشي يا بلا مجابر بلا برجعنا ود الحب ورجع قالها بيقول قال قال هل انتم مطيعون قال بدهكم لي عليه هذا المؤمن هذه بده في الجنه في قال بدهكم لي عليه على الكريم لا قال قال ها كان بيصبر يرى اهل النار على الجنه ما قال هل فطلع يعني كانوا قالوا ثم وراح يفسروا فطلع وبشر ما هو يقول فطلع يعني بدي مدرى يعني حين إن هذي لأن بس هو هو الواحد هو هالطلعه هو لكن فطلع فرعاه وجاءت هجر بشر في الجنه دي كأنها بدي تحسن بدي في مكان مفروض والجنه يعني بتخيل النار نعوذ بالله من الحين دي حفرة في الأرض في فالأرض لأن الله قال سبحانه وتعالى قال هذه الارض الأرض اللي نحن بيحيش عليها برجع يوم جامبا تدك وتغير معالمها تماما الجبال والكل جبال يمتهي ويمدها ويكبرها مسا... يعني مساحات كبيرة قال عرضها السماوات والارض يعني مساحات كبيرة مم. ويحولها إلى جنات للمؤمنين وبا وبايجعل... يعني تحت الأرض خفر يعني نازل تحت الأرض مثل بدارن هذا حتى الجنة إذا بده أحد يحذر لا لا يراه إيه تحت الأرض وكل ما نزل بيجي هذا حرارة عشة بقفل هذا لقى الأهل الجنة فقال, فقال بدهم ينظروا هم مرتاحين في أحسن جو في واللي قال بدهم يلقي وجاء يفروا لهم إيه قالوا إيه فطلع نظر إلى إلى الجنة فرأه ورأ صاحبه لقيته بيقول صن صدقت زنت ذي بلى يروحكو عليه منف نهج صدقهم وتر خار وين أبا أخ ما عبد الله ما هي لامي توم جالد وجاء قال فطلع فرأه في سباعي دحم الله في وسط جهنم في سباع تأتي معنا وسط في وصياء في سباع دحم قالت الله إنك تلا تردين هو يشتي كلنا فطلع هو ورجع ده. قال الله. قال والله قال جاب يقول له والله جابك بعد ودث بي الله ان كنت لا تردين. يعني إن هنا قالوا هنا مؤكدة. يعني إن كان الله إنك كان قبائل وردني ترديني ترديني يعني يا إيه هو الله يعني والله الله إن كنت هنا يعني ان يعني كان قديش كنت كدة لقى كدة كدة تهديني يعني جاء بعد وتفدي معك في النار عزب الله أنا أنا لحظة ذا وضع كبير هذا عند ذحين هنا ناحياب النظرة ونحن نتعلم ورجع على من الله نحن في الدنيا ونحن مش هزقين الناس ناح الناس ناح لأن نحن نحاول مثل ما في الدنيا قالت الله إن كنت لا تردين ولولا نعمة, نعمة ربي ووفقني ربي وقعدتنا وما استمعت له وتبعت شرع الله أني لكنت من المحضرين من المعذبين المحضرين تأتي إذا أردت تأتي من المحضرين يعني من المعذبين <تصفيق> لا كلمه محضر ما قاعد انا لو قال لك من المحبرين هذا من المحضرين سابقا في من المحضرين ما نحن يميزين الا معذتنا الاولى ما احنا ما قال حين قال ما ما وما نحن ميزين. ما هو يوم حين يجي يطعم يعني حينجو بي الالم في نار يهنا يقول له المؤمن هواه هندر وفاز م ميسين لا موسى وحد وبس ولا عد احنا مبعوثين ولا عدحنا ولا نحن ميسين إلا موسى قال ما هلا هل ميته ونجح ما أبيشي. ما عد احنا لا يوم جاء ولا, ولا عليه قال يقول له المؤمن رايك يعني عيب العذاب يتذكر كلامك أفلا نحن الميتين إلا موتجنا الأولى وما نحن المعذبين ما بشيء عذاب ولكن هذة الرجالة في الحين لكلامك إن هذا لهو الفوض العظيم يعني حين يتلم واحد من تلك النار ومن جهنم ويدخل الجنة هذا هو الفوض العظيم يحتمل إنها قالوا اجتمل البعض يكونوا فترين هذا عزبا يخرجوا من كلامه. كرامه قال هذا ليه هو فوز عظيم هذا يعني المكان يعني الواحد يحصل يدخل الجنة قال هذا الفوز العظيم هو ده وفوز ما. ما. ما هو ده وفاصل غيره ما هو شيء سالم مذافر عذاب والبرافر فاحب مذافر في جنة مذافر ما هو فيه وراء وعده قلنا ابن حين في هذا في يتمتع الإنسان حين يدري إنه كان دبي لو وده يجيو لا يدري يعني بإبداع حين يدري نسلم الله خلقه ويرى ومدى الساعة ماذا ما دخل قالوا هذا أيضا الكفار قالوا أول ما يدخل النار قال بيعلمه مكان في الجن ما يخارجوه؟ في الحال في, في المكان كان ذلك لو الله لا. حسرة على إباد يجبني حسرة وقالوا ما عدت ندي ما يدخل من الله لا الله لا الله, الله قال الله. إن هذا هو الفوز العظيم. رجع قال الله تعالى قال لمثل هذا فليعمل العامل هذا. وبيس رجع هذا منقول أيضا لمثل هذا قال هذا الجنا هذا دي عمل واحد له على وجهه. يعمل هذا لمثل هذا الجزاء فليعمل العامل اللي يسوي كل ما استطاع لأي هذا. غير ما يسهل يعني ما عاد شيء ما عاد بشي إذا قررناه ما عاد بشي يستحق العمل. هذا دي يستحق العمل لأيده. يعني إن الإنسان إن الإنسان مفروض إنه يضحي لهذا وي ويترك يعني لاكن يقارن شيء بطاعة الله لاكن يقارن شيء بطاعة الله إذا بيشي بطاعة الله فقبل إيه قلنا لكم فضلا الله بي بيحلنا أشياء في الدنيا سهل إذا ما تعارض ما تعارض مع مع معشر الله أما إذا بتسورق في محرم فلا لو كان ما كان بمجرد. لو يجي لك في ما يجارك إذا أخذ عارض ما أشير الله لاش الضابة؟ هذا الايمان الصدق ويصفل حتى قال هو الظهد فيقول في الدنيا الظهد إنك ما يمكن تجرى الدنيا على الآخر يعني إنك ما يمكن تلتكي محرم ويقول لي إيش تحصل على الدنيا الظهد في الدنيا إنك تقدم طاعة الله على غيره وتترك ما حرم الله لو جاهي ما جاهد. هذا هو الجهد حتى تكون زاهد بسكن أجهد الناس ذاته هو اذكره يعني إذا ورسنت في مكان في موضع إما أن تعصي الله يعني ما جهدك تقصر على المال إلا بصناطية الله والله تشتيه فتاة يجاو بحتي تعصي الله فهنا إذا تركت هذا اعتبر من الزهد وهذا هو الإيمان إنه كان المفروض أن الإيمان قبل كل شيء ربي قبل كل شيء لا, لا يتعارض اي شيء يتعارض مع ربي اشركه اذا ما ما تعارض فسهل لاخر وانتبه لنفسك اذا مش الدنيا ولا ما تعارض مع الاخره سهل لكن يكون على حذر لا تنهمك لما, لما تنسى الاخره فالإنسان اذا همك في الدنيا والاشتغل فيها فلما ارجع في الاخر بنزه ما عدت ترى الاخره وما درى واحد يعني اصحك ولا بدو يعني خرج أهل عز ربي فلا إذا خي يقول الدنيا عبده الدنيا رأس كل خطية الإنسان هذه هذه إذا أثر الإنسان على شرع الله هذا ليس بدأه أو إن همك الإنسان في حظاه وجعلها أكبر همه أما هذا لا يفرق أما إذا جعل واحد أكبر همه طاعة الله مهمة الأكبر طاعة الله مع يعني ما يمثل على الدنيا لكن يرصد في أي موقف وفي أي حالة وفي أي اي اغرام أو اي شيء يقدم ربي على كل <تصفيق> هذا دي باي ايش بايستطيع باي ازمن النجاح باي ايش باي لكي هلا <تصفيق> فاللي مثل هذا فليعمل العامل <تصفيق> الهنا <تصفيق> وصلنا في ايه راحب الستين عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصحافات صفحة أربعمائة وثمانية واربعين صفحة أربعمائة وثمانية وستين بالله من الشيطان الرجيم أذلك خير نزلاً ام شجرة الزقوم إن جعلناها فتنه للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم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 ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين والمصدقين وان قال حين قاله اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون الى اخر الايات ذكرهم بعدها قال ها ذلك خير هذا النعيم وهذا هذه النعم وهذا الفضل الذي بيحصل عليها المؤمنون في الجنة هذلك خير نزولاً أم شجرة الزقوم؟ وين أحسن؟ يستقبله واحد بتلك النعم يجيله واحد كل ما لذ وطاق وإلا جيله شجرة الزقوم قال النزل هو ذي عطاء للظاف الحين يقول وين أحسن؟ جيلك ذي عظيفة ولا يغيفوك بشجرة الزقوم إن إنها شجرة قالوا وشي هي شجرة الزقوم قال إنها ش... قال إيش هم شجرة الزقوم شجرة في جهنم بالتنبات بين النار ما بتأكلها النار هذا شجرة الزقوم وهي خبيثة المنظر يعني شكلها يعني يعني مخيفة فقال إن جعلناها فتنة للظالمين جعلناها عذاب شجره الشجره هذه عذاب للظالمين بايتعذبوا بها او معناها عذاب فتنا معنا الفتنه معناها العذاب العذاب جعلناها عادي للظالمين هنا فتنا يعني عذاب لهم يتعذبوا بها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هذا تخرج في يعني من جهنم من أسفل جهنم. الله. نعم. من جهنم قال. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الثمر حقها طلعها. فيه قال يعني قبيح المنظر كأنه قال مثل رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين هذا طلعها. طلعوا ها كأنه رؤوس الشياطين يعني ثمرها قبيح المنظر وهو قبيح المنظر وقبيح رائحة وقبيح الملمس قال طلعوا ها كأنه رؤوس الشياطين قالوا إحنا, احنا دين كبرة الشياطين لكن قدي بنجعلها على ما لشيء القبيحة بنصور حاجة قبيحة قالوا لشياطين نقدروا جميلة يخيل لنا قبح منظرها ماذا عرفوا لأحقابها نعم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون منها هذا الشجرة قال هذا فإنهم لا آكلون منها باياكلوا منها ويأكدنا الله أنهم باياكلوا المجرمين منها فمالئون منها البطون هو عذاب أنه قلنا لك مرة في الطعم وقبيعة في المنظر وقبيعة في الملمس وقبيعة في حتى الرائحة نكينة وبايجي فيهم جوع شديد هل جهنم لما يذرو يأكلوها كيف ما يفعل؟ يعني يعني باجي فيهم جوع شديد خليهم يأكلوها كيف ما يفعل؟ البرغلنا ما في عنده نعم هذا فجارد نعم فإنهم لا آكلون فما لون منها البطون قالوا نعيش قالوا انها بالتحركن في أي في بطونهم يعني يعني كريها وبتجيب الماغس وتجيب الألم الشديد في بطونهم قال لكن مع ذلك باياكلوا منها لما سمتلقوا بطنهم ثم إن لهم عليها شوبا من حميم ويجد بايا بايا يحتاجوا وخلقوا يخن... منهم غطلها من شدة ويعني وق... ومرارتها وقذارتها ما يكن استرواحد يبتلعها ما بلا يكن ينزلها قال ثم إن لهم عليها بايا يحتاجوا يخلطوا بينها قال شوب يعني شاعبها يعني يخلطوا بينها من الحميم، الحميم قالوا يعني ماء حار أو فديد فديد أهل فديد يعني الجح حتى أهل جهنم مخضوط بماء حار شديد الحرارة يعني بيقصع من حرارته. ومع ذلك يعني بيجوك دوجوع شديد حتى يضطر أنه يأكل كذمه ورجع زين شبال لغمه وينزل ماء حار بيقصع لمعه كذم إنا لهم عليها لشوبا من حميم هذا قال هذا حق مقابل ما للمؤمنين قال إنها نعيم وفواكه ويتلذذوا فيها فذل قال بيجي لهم مقابل ذلك يجي يعني شجرة تذكوا وكل ما ينزلوها الا ينزلوا أكلها إلا يعني بالصديد اللي هو مخلوط بال بالماء الحار هذه وحار إلى حد إنه قالوا قالوا بيتقطع في آية ثانية بتتقطع على على ولكن مع مع شدة الألم بيشرب الإنسان مع يعني مع شدة الجوع وشدة العطش بيضطر إن هيأكلوا شراب لأن يعني قد يعني الله قادر على إن هي يعلم فيهم وجد حنجم في نار جهنم والظاهر إنهم بيكون يخرجهم من النار يعني النار بيجي يعني مستعيرة ومستعيبة ويخرجهم من النار ويشروا يأكلهم ويشروهم من ذي وكما ودوا يرجعواهم فإذا قال ثم, ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم ويرجع بعدها يرجعوا إلى الجحيم الجحيم هي النار فقال با يجن با من النار ويأكلوهم يأكلوه ويشربوا من هذا الذي ذكره ويرجع ويرجعوا إلى جهنم إلى النار حتى قالوا بعضهم ماهيه حتى بعض فسر قالوا تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربه إيه نعم يعني بيتخلد المجرم في جهنم إلا ما شاء الله وهو أن الحين يخرج يجي له من الشجرة الزقوم ويشرب عليها من الحميم ورجع يرجعه يخرجه للنار يعني النار رجمنا النار ما هي مسألة المكان اللي فيه يعني نار موجة ده فيخرجه منه ويهب له إيش يعني بيأكل من الشجرة الزقوم ويشرب من الحميم ورجع يرجع <تصفيق> إيه قال, قال بعدها ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم ثم انه بياننا ان مرجعهم لا الى الجحيم انهم الفوا اعباءهم ضالين قال بسر كاف لج وش السبب في يعني وصولهم الى هذا المكان قال انهم وجدوا اباءهم ضالين فهم على اثار يرعون ورجعهم وراء ابو يعني الجرعه قالوا في الدنيا راي اباهم ضالين ورجع تبعوهم واسرعوا في متابعتهم يعني ما تاملوا ولا تفكروا ولا ت... ما حاولوا يفكروا ولا تاملوا قال اذا يهرعون يعني كانوا بسرعه فهم على اثارهم يعني على اكتفوا اثارهم يفعلوا مثل ما فعل اباهم وبسرعةهم وغير غير مترددين ما ما فيها من العيش بطلان قالوا قال فاذا الدم قالوا ذم للتجليد اللي يقلد واحد في اشياء يعني, أصولي يعني أشياء عقلية واضحة وعين يرح يقلد فيها مبارف. يعني أشياء واضحة فيها خطاة ويرجع عين يرح يقلد فيها قالوا بالنسبة لأشياء إيه قالوا المفروض إن, إن الإنسان لا يكون يتبع يقلد للناس وكما قالوا يعني حاجة في عقلية واضحة فلا فإذا هنا دمهم الله على التقريد آباءهم وإيش وصلهم حتى أدى بالتقريد إلى أنهم يجعلوا عليهم مع الله، فقال إنهم إيش؟ قال فهم على قال إنهم ألفوا يعني وجدوا آباءهم ضالين وجدوا آباءهم ضالين وسبروا مثلهم. قالوا إيش؟ فهم على ذرية يهرعون. يهرعون يعني يسرعوا. يعني كانهم بحسهم حس سريع كان بشي بيخليهم يسرعوا. لا كانهم بالباقي يسرعهم يسرعهم. هذا المعنى الحقيقي. لكن بيقولوا يهرعون يعني ربما. يعني تصرفاتهم فاطمه اول هذا لما داخل جعلهم يجوا بسرعه يتبعوا اباهم ولا على بالهم لما قال يهرعوا نعم محتاروا بعض يقول ربما هذا ان يهرعون انهم لذيهه عند برجكم فلان برجكم يعني جاء في زحمه الف يعني وجدوا رايه باهم طالعين رايحين على حاله وسطروا منهم قال ولا قتبل لقبلهم أكثر الأولين وماهم يعني هذا كذا إذن ويعني وكان الخطاب الآن للنبي بيقولها وهاك كان الأولين بيضلوا أكثرهم يعني لعد يتحسر ولا عدي يعني في يعني تمفيش على النبي إيه وتهدى أهل النبي لا يعني ما هو مبلغ أحد كذا وما هو مبلغ ماذي خالفه أكثر الأولين قالهم كان بيضلوا كضلوا قال ولقد بل لقبلهم أكثر الأولين ولدا ارسلنا فيهم منذرين فالاولين قال ارسلنا فيهم منذرين محذرين مخوفينهم من هذا العذاب الشديد. فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ورجع ما تبعوا فحاقبهم الله كثير منهم معاقبهم في الدنيا بين عجل يعني عجل العقوبه في الدنيا منهم من اغرقها الله ومنهم من يعني غثف الله بها الارض ومنهم من يعني بالصيحه وبعضهم بالحجار نعم قال فانظر كيف كان عاقبه المنذرين المنذرين على المحذرين الذي حذرهم الرسل الا عباد الله المخلصين حين قال فانظر كيف كان عاقبه المنزلين مثل كيف كان عاقبه الا عباد الله المخلصين اي هذيك قبلو اعمالهم لله ما هم قال ما هم ما دخلوا في نعم فقال فلذا بدأ بخبر النبي بأن كثير من الأولين ظلوا وجاءهم عقوبة من الله عاجلة وبعجلهم أيضا عقوبة أيضا آجة في الآخرة ورجع الله نعم هنا بعدها قال ولقد نادانا نوح نعمل المجيبون ونجيناه قال نوح دعا ظومه وصبر مع ظومه صبر عجيب ولا الذي منهم إلا كل نفور و يعني وأذى أذى أدع شديد إذا بعد استفهام هو لا إذا بعد استفهام إذا بعد نبي يعني بعد ولا إلا ها. لا لا لا إذا هنا الكلام ده تام إذا الكلام تام ما بيجيدهنصل عجب الكلام ده تام ده مم؟ ده ده ما, ما ممتر. ممتر. لا ما هو لا ما في معنى النهي هنا ولا ما في في فانظر كيف كان عجب... يعذر ما فانظر كيف كان المنذرين الى عباد الله المخلصين قال ولا قدنا قلنا فقال قبل قبل من الاكرى الاولين عبوبة عبوبة بعد ما اجا لهم انذار انذر يعني انذرهم الرسل بدا يحكي لنا بعض الاه والوقائع فقال ولا قدنا انا نوح فرن يعمل مجيب قلنا نوح دع قومه وصبر عليهم فبرعيد وما لقى منهم الله أذى والفور وشخرية فلنجلنا نجيبون لحظة عرف قلنا ما نجي منهم لا كل الفور وأذى قلنا حتى قالوا بعضهم ما بلا كان عبد الله بيلقى واحد منهم ومزه ما يتغير ما عدا حدر بيسمع له ولا بي يعني ما بلا إذاء شديد وهكذا بيجي ويموتوا وجاءوا أبناءهم كذا ولا يجي أبناءهم وجاءهم مثلهم ولي أبناء أبناءهم وهكذا يعني تعمر في فيهم كثير فإذا قال لم يجال أي قال لا يريدوا إلا فاجراً كساراً ما عبد الله يعني ما عبد يجي منهم يعني ما حجاماً من منهم لاهم ولا ابنائهم ولا ابناء ابنائهم حصل أنك كان بشعمر رأيك عقوبة ما يصل على أحد؟ جام جام ما منهم ذولا ما عبده منهم أمل بعض الناس يجيب أمل إذا ما صلح فإنه هو أولاده قال ما ذولا ما صلح ووجاء أولادهم وجاء أمدهم وجاء أولاد فمعنا فعبيهم نبع فلما فبع منهم الأمل يعني يأس منهم دع الله يهلكهم دع الله بعد ما يأس منهم ويعني الجالس يدعوهم يعني سبعمائة وخمسين سنة ما نفع بهم ربي ربنا ينزل عليهم لا ال... يهلكهم فقال ولقد نادا نوح يعني طلب منا إن إحنا نهلكهم فلا نعمل مجيب إن نعم من يجيب الدعاء يعني أحسن من يستجيب الدعاء فأجاب الله دعاه واهلهم ونجيناه واهلهم من الكرب العظيم نجيناه واهل من الكرب العظيم لان اولا كان كرب عظيم جنوز بينهم هذول قالوا يا حضره يا فاذا ونجيناه واهله من الكرب العظيم الكرب العظيم لا يزبر يعني هو شيئا اولا مكفه معهم وهم ماضين لهم الجهال بكل الطرق وهذا واحد وايضا الأعذوب هذه حصلت لهم إن الله جعل الآيش المياه يعني يتنبع من الأرض الى للأمطار مثل الشيول من السماء حتى غرقت الأرض التي فيها. فقال نجي الله, الله من هذا الكرب ومن كرب الآيش المكس معهم ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ قلنا حين ما هو مستجابه حيث كان ذوها جد الألاء وينفروا منه ويسخروا منه نوح وقال فقال ولقد نادانا نوح فلا نعمل مجيبون يعني دعانا بأن نهلك القوم قال ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا قال ولا أتخلي واحدة قال الله قال نوح قال فلا نعمل مجيبون قال إن حتى ربما بيجسم لا نعمة اللام لن. يعني بسم لنا إحنا نعمل مجيبون أو نعم ونجيناه واهلهم من كرب العظيم نجيناه من شغلتهم ومن هذا الاجر الكارثه اللي حصلت عليهم وهي الاجر الغرق من اننا في واضح حين دعانا كان في الجيش يعني كان حتى يقولوا في كرب من يعني من لا لا لا المعنى المعنى الجمال ونجينا واهلا من الخرب العظيم وانا بنقدر من باجي والخرب عجهي يعني يقعد معهم وما بلا اذى وتعنث ولا يرضى معه. وجع الناذر يته هو الباقي قبل لاحظ في الايه قالوا بعضهم انه, إنه يعني ما نجا منهم الا يمكن سته جاء من أصحابه ثلاثه من اولاده هذه جاهم و ثلاثه من غيرهم الثلاثه من غيرهم رجع انقضع نسلهم ما عبقى إلا نسل نوح فجاءوا كل الناس ينتمون إلى نوح فقالوا <تصفيق> بيش نحن كلهم من الله بلده ايه قال <أه؟ تصفيق> فقلنا بعد ما نجاه الله جاءوا مام أهلاك حول ستة فقال ايه ها ثلاثة من أبنائه وربما ثلاثة ربما من غيرهم لا عجيب من غيرهم انقطع نفسهم يعني ربما ما لهم أولاد كذا هو جعلته مع الاستمرار لكن طرح الله بركة في ناس الآية نوح في من الآية وجعلنا ذريته وهم الباقين ذريته تيجي على عمل الباقين يعني بس ما بقول لهم ما ذيهم باقين فقالوا <تصفيق> إن إذا عبود جاء الناس يني عن كل الناس نتمل لهم عبود بشاد نعم بعد إيه يعني لا, لا لا لا قديمنا مين يقوله انه هذا قلنا اننا فقال الله وجعلنا ذريتهم البادين وتركنا عليه في الاخرين سلاما على نوح في العالمين وتركنا عليه وسام وذكر شريف عند الناس ودعاء يعني وذكر بالخير وذان يعني مدح من الناس يذكروا بالخير الى يوم الدين لو ما لكم اللال في القران هذا وزام ما بعده لا انجهم لا انجهم الله لا انجهم الله لا الله لا الله لا الله لا الله يسمون بعض الباقين عن الحق بهم الظاهر المذيب بعيد لا يخرج عن الظاهر قبل الظاهر المذيب قالوا لنا الله طرح في بيث البركة كان الناس أتباع ها وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم يعني وجعلنا له ذكر طيب ويذكروها الناس بالخير ويسلموا عليها الناس إلى كل العالمين إنا كذلك نقدر المحسنين لاحظتها ان كذلك نجزي المحسنين فيها فائدة النوح ما حصل على هذا الجزاء إلا بسبب, بسبب عمله يعني لا يقدر واحد ان الله بلا يختار واحد عشوائي كذا يهبه نبي يهبه كله بجو الشخص هذه يجيب جور صالح إلى درجة كبيرة يختارها الله النبوة يعني أعماله وسلوكه يعني معاملته هذه اللي بتخليه إيه؟ وتقدره إلى الله حتى يختارها الله فما هي هي ما هو بلا ميثاق والله يعني عشوائي فاذا حد ما جاله هذا المكانه وجاله هذا الفضل وجال والذكر هذا قال بسبب ايش إنه احسن ان كذلك نجد المحسنين وهذه سنتنا يعني هذا عادتنا بنجد المحسنين قال كذلك يعني نعم يعني كذلك قالوا مخر المخرت إن مثل هذا الجداء نجد المحسن لا أكل نجد لا في هذا أمن أمن لا, لا يعني إنه, إنه, إنه لا يجي جد ولا لا يجي لا سهل إنه البعض يقدر إنهم أب الله إنهم لا بالله الله بيقدر ما بيجرؤ إن الله بي هذا المقام يجي يجي هم إنهم أهله عندما أب الله اختارهم وجعلهم كذا لا هم جارون، مروكان عليهم. هم استحقوا هذا المقام. أبداً غير عن المقصود أي عالم مسلم يقيه ذلك فيه ولا. بل بل نبّ على أن الإيمان نفسه. بل على أن الإيمان نفسه. <تصفيق> قال. قال إنك ذلك نجدي عباد إنك ذلك نجدي المسلمين إنه من عبادنا المؤمنين. فلاش حسن، قال إنه من عبادنا المؤمنين. هندبه. <تصفيق> إنا كذلك نجد المسلمين الله قال انه من عبادنا المؤمنين يعني لانه من عباد المؤمن يعني اذا الايمان ما هو سهل الايمان درجه حالية درجه رفيعه تمسك بابا ينال عند الله درجه عاليه نعم قال ثم أغرقنا قال انه من عباد المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. وأغرقنا يعني الذين م. لم يتبعوه نعم أغرقنا من لم يتبع عمناهم عنهم ثم راهوا قبل الأسفل بقصة ما يمكن إيه ولا من بعد كأن يعني كانوا عندي ينام يعني حملناهم فيه يعني, يعني جعلنا ويسحلنا في المطرق بيركب السفينة ورجع, ورجع أغرق الآخر وإن من شيعته لإبراهيم لا خبس الإبراهيم هو من أكباعه من شيعته يعني من سابعه ومن ذريته ومن من متابعة وإن مسيحتي الشيعة يعني المشايع يعني متابع له قالوا إن مسيحتي ما أدرى من ذي بيرقاصف لا لا ذي أخذيزة وإن مسيحتي إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال إن من إن من أتباعه ومن من سار على نهجه إبراهيم وحين حين جاء ربه بقلب سليم يعني حين أخلص أعماله لله جاء ربه يعني أخلص أعماله لله وسلم نفسه لله إلا ما بليش معنى المشايع إن إن يعني تابعه في نهجه حين قال حين أخلص أخلص إيه عمله لله إن بيجوا من أقدام يعني الأول اللي هو هو بيدكروا مثال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 والجدين باثرونا قد سيدنا ابراهيم ايضا قلنا نعرف كيف حال جاء هو قال, قال تابع. وابراهيم قد مشى على نهج نوح حين جاء الى الله بقلب سليم يعني اخلص اعماله لله هذا معنى وخرج واسلم نفسه من يعني حتى بقلب سليم يعني قلب خالص لا في شيء لا في شرك ولا في أمراض هذا المهر لا لا ما هو ما هو احنا ما نعمل مشاكل مبلغ ها هو مش عجب اقول لك لا لا شيعتي انا اتباعه تابعه جاي جاي انا متابعه يعني إن على نهجه يعني الواضح على نهجه في الدعوة الى الله وإلى توحيد الله ترك بالك اثناء هذا نعم قال إذ قال لأبيه وقومه من عنده وضح لا نعم قال إنه... في ولا في هنا بيبدأ ولا لا هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ولقد من يكون التلاوة من يكون ولقد من يكون من الشيطان الرجيم ولقد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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا لا تعبدون آئفكا آلئة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم بربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 فانظر ماذا ترى قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه عن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الْآخِرِينَ سلام على إِبْرَاهِيمَ كذلك نجد المحسنين إِنَّهُ من عبادنا المؤمنين وبشرناه بِإِسْحَاقَ نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إِسْحَاقَ ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين قال الله قلنا لقد بالنا قبلهم أكثر الاولين ورجع ذكرنا ناقصه نوح يعني بعد ما انجينا يعني قلنا ربما حملناهم انجينا بمعنى حملناهم وجعلنا لهم مثال النجاه ورجع غرضنا الاخر هل ارشدهم الى سفينه وعملوا فيها وامرهم بصعود السفينه قال وإن من شيعته لا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم لا قلنا لكم في الآية الأولى حين قال إنا ذلك لجبين المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قلنا في الزلالة الكبيرة على شرف الإيمان وإن الإيمان ما هو يعني منزل حظيمة عند الله الإيمان حين قال لأنه قال يعني جزينا نوح لجلاش لأنه من المحسنين وإن الأحسان الذي سواه قال إنه من عبادنا المؤمنين وفسر ايه الايمان بالله وهو مثال اوامره فيش ان الانذان ان يستطيع الانسان ان يحصل على درجة عظيمة عند الله بايمانه لو ما هو نبي لا تصديق ولا عمل الايمان هو ال يعني التصديق والاسيام بما امر الله وترك ما حرم الله قال واللي عايزين يعيد كلنا ابراهيم قالوا ان من شيعته اذ جاء ربه بقلب سليم لا اذ به قلنا الظاهر قال بقول من يعني من متابع حين جاء ربه بقلب سليم ومعنى جاء ربه يعني قلنا لله جاء, جاء ربه تستيقظ ديكك لا محل حتجعلها. لا هذا بعد بقولها قد العذر لا بنادر بنادر لا لا في لا ما فكر الله عندنا في ذلك المسعين في جاء السنوح فضاء الهوزة في كل الأمبياء يموجد في كل الأمبياء لا جاء للمتحان زياجة قال إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه جاء ربه بقلب سليم؟ قال يعني كان سليم من الشرك واخلاف إخلاص العبادة وإخلاص لله قال إذ قال لأبيه الغمي ماذا تعبدون وش بتعبدون وش هو ذه الأشياء اللي بتعبدوها يعني لا ما بيعبد ما عبد الأصنام لا فقال ماذا تعبدون وش بتعبدون وش هي ذه اللي بتعبدوها بتنك يستنكل عليهم يعبدون الحجارة مع الله أيف كان آله يعني بتعبدون كذب تجعله آلهة أيف كان آلهة يعني دون الله تريد يعني أ قال معنا أ دو يعني دون الله آلهة افكان آله يعني آلهة كل لنقدمها يعني تعبدونها دون الله ولا تفضل عبادة الله؟ لا يشتي دون الله يعني وتترقى يعني؟ فلا أنبل الله يعني تركتم على خلاف عبادة الله ودون عبادة الله لأن ما لا لله له سبب عبادة الله إلا بالخلافة وقال إذا أبدونا كأنها قال أدون الله أتريدون آلية إفكر قالوا أفضل هكذا قال. تريدون آلهة كذ إشتها آلهة كذب دون الله يعني ما إما الله يعني هو الله ما هو سابر. ما هي آلهة كذب كذ بلا قدمها أولاً قدم المفعول للاهتمام به وثانياً للاستنكار على أيضاً حتى الإفك هو ويبدل منها الآلهة ولا على ألف <تصفيق> على ألف قال اللي قبل أولا الاهتمام والمبالاة يعني هو الغرض المقصود الاستنكار على ماذا نمشي يابوش يكل ويجعلوها إله رئيس كان آله على الكذب على الكذب لتجعلونا كذبا يعني آله كذب تجعلوها آله آله لكم فما ظنهم من رب العالمين وجدتهم من رب العالمين ما يعني ما استعدوا باله ما بلام بعث الناس يقومون آلههم مع الشركاء، في عندك من رب العالمين؟ عند روح تعبدو آلهة معه؟ فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سليم. قال أيضا الظاهر كان عبد يعبد النجوم. أوه. نعم. قال الإمام هذه كان معهم سبع نجوم يعبدوها. ما رجل التقبط؟ لا، و... إن لكن هم. يتدرب أنبه أن الله سبحانه. هو لكنهم كان يعبدوها بعضهم. عبد الجوايزان نجم، يعبد رأسنام وبيعبد النجم. فنظر في النجوم، فنظر نبلاً في النجوم، يعني تأمل فيها، فقال إني سقيم، يعني قال معناه. قده يعني قد قلبي مرف يعني ما قد تعبت. حاجة يتحملها؟ إيه يعني حيب. من حالكم كيف أنكم تسر يعني في علوها أشياء عليها مع الله يكم. ما يجي ولا؟ هذا جعله النظر يعني كانت تأمل يعني شتامل في, في النجوم وفي عبادة ثملها. يا جماعه قاعد في النجوم وفي عباده في قال ها غريب يجعلوا هذه الاشياء تنتقل من مكان لا مكان تخيب وتبعد وتجي وتتحرك وراها ويجي المكان اله مع الله قد من ايش يعني من من هذا ومن يعني غيم لا ولا لا ينظر هالنجوم ينظر فيها ويتأمل إنهم خلف الله من الله وكيف لا عبد الله مبلغ قال قالوا قال الإمام الهادي كان بيعبده النجيم إيه قال يعني الإمام كان كيف هذا؟ كيف يعني هذا من الله وحاول يبين لهم بالبراهين قارب سرود مثلا في آيات في السورة الثانية ذيك السورة ذكر فيها كه بخلوا يقولنا جها هذا عنده غاب كيف نه يغيب ربي ولو قلنا مثلا الشمس والقمر هو ذا عنده بيب ها ولا الشمس هذا أكبر له عندك في غيب وبيتعرفوا أنت من مكان والاستفادة الجام استفادة مخلوبين فقال ما له يعني هذا أنه يعني على يعني السجن في الإنسان وال يعني بالضرحة الإنسان كيف أن يتركوا عبادة الله هذه خلق السماوات والأقوى ويعبدوا أشياء من مخلوقاته ما بسوي شيء ولا بتنبع أرضه فحين يسمعوا ذلك قال فلما يسمعوا ما بلا بيسمعوا واحد يهديه ما يحقه لا يرش يسمعوا يهربوا ما حد يسمع ولا هيد. قال فتولوا عنهم نعلم حين يقول هربوا قالوا ما يشتوي السماعه ذلك مجبر نعم ما يعني مثل ذا ما اشياء عدلية ما يمكن ممكن ان احجار ها؟ البعض قالوا ان الله بيقولهم هذا هذا ربي مثلا قالوا بيقدر لا دينا على حسن بكي استفر هذا ربي في كل واحد منهم تعليم ويبطال <نعم. تعليم> <تعليم> الحجي الجميع يعني ويبطال حبادك يسبتها ويبطال فيها <تعليم> حياتك آه, آه فقال قال فنظرة نظرة تمت فقال اني كديم امانه هكذا هتد... عدت من دا الشغل وكلامكم يعني إذا ضلالكم وبعدكم عن الله وتسويتكم هذه المخلوقات الضعيفه تسويتكم إذا يعني جعلها شركاء لله لما فسمعوا فتولوا كأنهم جروا ما سمعوا كلامه أضربوا بعض امره تمام بالكلام حد فاللي فيه مرض ما بيصير بي جر جرعته يحيه يفرق كان فتولوا المريدين ما سمعوا ولا ولا يامروا في كلامه فقاله خلاص متولى عنهم مدبرين فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون هنا قال بعدها به طيب تفسير اخر غير تفسير اللي قلنا لك فنظرنا ننظر في النجوم بيقولوا بعض الناس في النجوم رجع قال نبيقولوا إن بي بيعرفوا من النجوم يعني ظرف النجوم رجع عرف إنه مريض ورجع حين قالهم إنه مريض يعني ذل ذي هربوا لكن ما زي اللي نقولين سبب كرام الهاذي قال فراغ إلى آل هذين أطروقو هربوا من عنده وقالوا قالوا يعمل راح راح و قالوا معهم بعض البيض بعض الرواد إن كان معهم احتفال خارجين خرجوا في مكان احتفلوا وهو راغ يعني راغ يعني قال بسرعه يعني في في خفية وتسلل الى الاله المعبد حق الاثنام يعني بييقول قالت قال مثل يقول تسلل خفية الى الاه الاه الاه. فراغى <تصفيق> على اذني على على لا يدل على أن يتركب على ذلك بعد ما بعد ما قال لهم كذا وما بعد ما علمهم وحاهم ولا رضي نفع فيهم فاضوا راح على الآلهة قال ها باي علمهم فرغا الى قال إلى آلهتهم فقال لا تأكلوا قال يقول كل الصابات أأكلوا الصابات زربوا يعني بيكلمهم زيهم بينفع اللي بينه ما ما ما لا ولا ولا حاجة لا ما ما ما ما ولا ما ما ما ما ما ما ما لا ده هنا ما ما لا لا ما بحد عنده مبلغ كذا ولا هو لا يقول واحد كذا ولا نعم تيار كنطلع حما قال نظره الى النجم نظر فيهم قلنا نظر في البعض يقول اه بيش فيها معنى التفكر معنا بكر بكارة فيهم <تصفيق> قال كيف تبقوا قال فراغ عليهم ضربا باليمين دام يكسر الله خلان جمع قالوا كسرها كلها مع بلاء الكبير علق الفاس في ايه في رقبه قال يا الله اختفل لنا القصة الناس ذكرها في أماكن ثانية. إنهم جاءوا قال ما فعلوا بهذا ما فعل هذا بآلاتنا ومدري واج. وقال فجمعنا فتن ذكره وقال لا إبراهيم. والله كثر قال يعني ما وعرفوا لما عرفوا ذهبوا إليه. سريع. قال فأذبلوا إشين الله كثر القصة. بعد ما كسروا الأسلم قال فأذبلوا إليه زفون. أذبلوا إلى إبراهيم. بعد الحوار. وي سي با جاء واجيه خطوات فاقبلوا اليه يشتي سابق و في, و في هذا الامر فاقبلوا اليه يزفون قال معناه يزف يعني يجري كانوا بده يقولوا النعام اول ما تجري النعام بيقولوا زفيف النعام جري النعام فاقبلوا اليه يزفون يعني راحوا عليه مسرعين فاقبلوا اليه يزفون ورجعوا يستنكروا عليه قالوا لا أتعبدون رجوة عليهم؟ قال يعني كيف بعد ما قال آل ما قال بقال بقال بقال كيف يفعل هذا قال بتعبدوا أشياء بتسبروها؟ أتعبدون ما شيء إله وانتو سبرته. كأننا الإله ذي وبيضر لنا بشي ماذا ما بتسبري؟ والله خلقكم وما تعملون قال خلقكم خلق وما تعملون يعني التي تعملونها خلقكم وما تعملون يعني خلقكم والحجاره اللي بتعملوها الله اللي خلقها وانتم ذي بتنحوها ان تعبدوها يعني انها قريب هنا بعض ال... من اكبر ادلك المجبره على الجبره دي ان الله يجبر الانسان على العمل بعضهم بيقول ان الانسان اذا فعل شيء في من الله والنفعاء الإنسان مخلوقه لله لأن الله ذي مخلوقه في الإنسان وما تعملون فاستدلوا بذي قالوا إن الله قال أتعبدون ما تنحيون ما تنحيون والله خلقكم وما تعملون قالوا يعني واعماله قالوا قلنا قال ما ما هي كذا قالوا العلم ما هو كذا أولا بالعكس في هذا لا له على أنه ما ذي بعمله قال أتعبدون ما تنحيون تنحيون انتم ما قال ذي منحته الله <تصفيق> هذا واحد نعم اذا اولي قالت بتعبدوا ذي الحثو انت يعني أثناء در فعل له من الذبر حثوهم ما هو ربي علي يعني اللي بيعملوهم النحت يعني انا اعتقد ان النحت هذا من عملهم ولا من عمل من الله قالتي حثو يعني جعلها من افعال الناس اثنى ذيلهم يجعل الفعل من من ادم هذا وحده ثانيا قالوا لو ينكر لو يسمع والله خربكم خرب يعني مم. عملكم ابو باسم عليهم المرضى. ويقول بقول اصعب بتكبل شيء والله خلقك وخلق عملك له يعني والله ذي عليك خلاص الله ذي عليك كذا بلا بلا ما تقول انا بده سناقو مع الكلام ليش نقبل الكلام جاء ابراهيم استنكر عليهم ليش بده هنا والله هذي خلق خلقهم وخلاهم بذلفهم عبايس بر استنكر عليهم والله هذا ها هو يلا <تصفيق> ذي خلقكم وخلق وذي خلق العباد هذه لكم هذه يعني أنتم مجبرين عليها ما عبايس لهم هم لا ما عادوا مستنكر عليهم قال حتى نحتل بيتنا هذا كلام إذا فيه أدلة كلها أدلة على أن الله يعني أن الإنسان هو الآخر مخير في أفعاله وأن الأفعال هي من الإنسان ما من الله ما هي مخلوقة ولا مفروضة. من الله نعم نعم من آدم نعم إذا سب في ما نقص ولا ما ما لا يعني بعيدا أن جيه مصليه عمله هؤلاء الأجداد لا هو أولا قال أجدون ما جن الحدون يعني ما جن الذي الحدون الذي جن ما تنحسون يعني مش بيعبدوا؟ بيعبدوا النحس بيعبدوا النحس ولا بيعبدوا ذي بنحسون أتعبدون ليس انحسونه وسع... والله خلطكم وما تعملونه يعني كانت كذا ما هو وعملكم هو أنسى حتى بالسياس قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ قالوا ابن له معدر وشكروا وهكذا شأن الكافر والضال يعجز في الحجة ويرجع الى ايه الاستعمال اما الاسب والله الى السب ولا الى القوة العقاب القوة فقالوا ابنوا له بنيان قالوا خلاص ما قدوا كذا ما الى حل احنا عجدوا مع الله يبنوا له بنيان يبنوا له متان يجمعوا فيها الحطب قالوا قنو مبنى كبير قالوا بعضهم طلع على 5 عجر متر وعرضه روايات كثيرة بعضهم يقول 20 30 ولا. في 30 جمعوا فيها الحطب لما ملاه. فقالوا ابنه له بنيانا فألقوه في الجحيم ورجع الجمهور فيه ورجع قال أو قدر جمع, جمع الناس جمعه ونار قالوا شديدة حتى قالوا بعض في بعض الروايات ما عد يجدع الطائر فقال لا يسبق حرارتها، فالهواء واستمع من شدة حرارتها حرارة شديدة وملعج سترو يحطه فيها من اللي ما يضرب عندها نار شديدة ورجع الجمهور بس من جنوب قالوا؟ من بعيد جلستروا جلس ما بلا يرجموا من بعيد على أساس أنه ورجع قالوا كما أحرك و جل الناس يعرفوا و الناس جمعوا و جل انتقامل الآلهة الحطب كلهم قالوا وجل الناس قالوا بينهم لهم اي شيء؟ هجبهم الله كيف ان الله ايه؟ أذى اللهم بأن هذا النار كله يعني هذا ذكذا و ما بلا الحبال قطعتها فهو وصل ولا جاء ماله شيء خرج من بينها كليم معه يعني ما أعب بها حتى الحرارة فقال الله قلنا يا نار كوني بردًا وسلاما على إبراهيم قال له عبد لو الله قال له ما البرد إنه قد يجيبني وقال وسلام حتى لا يحصل لا لا لا فقال يعني قالوا قال ابنوا له ابنان فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا بهذا الفعل أرادوا يكيدوا به وأرادوا عن فجعلناهم الأسفلين وإش كانوا ينتصروا قالوا ينتصروا للآلهة ويبينوا للناس أن الاله هذه قوية وأنها انتقمت من هذا وقتلتها ورجع جعل الله عليهم العكس انت يا في أنك سلام ووضع في الاله احدثهم ووضع له وبيان قدره الله ان الله هو, هو الذي يستحق العباده وأن كلام هذا الرجل هو الحق يجوز امام الملائكه نعم واراد به كيدا فجعلناهم الاسفل ورجع قالوا بعد ذلك فيه قال بعده حاول في فلما يعيش منهم وقال إن قال اني ذاهب الى ربي يعني وامرها الله قال بالهجره فاني ذاهب الى ربي سيهدين هناك اعيش فيه هدى الله فيه يعني على ما يريد الله يريد مكوث مثل على عليه كل جاء جاء عليه جاء كله جاء على اي قلب اذا أرسل الله ارسل يعني اضعف المحيرات النامس حجر جيش كبير وقال يلا الله وين ربك يقول له إذا بعد ما أعجل عن الحجة والمجادلة قال الحلاء وقل ربك وبان من هذي قاية إذا أنا الله لا لا وجيشه كله كدر هو قالوا حلاء لخير يعني التعبير الجيش لأنه في الصاقة هنا يرجع هاجر إلى الله ورجع قال رب يهب لي من الصالحين بعيد وطلب ان الله يرزقها من الصالحين الشام وبعض الى مكه ربي يهب لي من الصالحين يعني اسماعيل الله ان ذهب الشام لا بيقولوا الى الشام اسمع إلي من من يعقوب لا فقال يعني طلب ان اللي الله اني رزقها بولد بيكون يعني بن صالح قال لها ان صالحين قال فبشرناه حندعاء وكانه الفاء تفيد السببيه يعني السبب حندعاء استجاب الله له وبشرها الله بغلام يوم ما لما قبلت خدره ما صالح دي بعدها بيختلف في مش بقدر برانامي في كل بعضه بعض فبشرناه بغلام قال لي بشرها الله ان دعانا جيل صالح يعني أولاد فارحي فبشرناه بغلام الحليم بشر الله بغلام حليم اللي ورجع جعلها الغلام الحليم وقعد فلما بلغ معه السائل هذا إسماعيل بشر الله بغلام حليم وهو إسماعيل حتى قال بشر الله أخبره قبل جيم لأنه له غلام هذا أول يعني بيجيه ذكر ما هو انثى ثانيا حليم في صفة الحلم وبجيه يعني ايش يعني نباجه صالح وفي حلم وعدل فلما قالوا رجع يجي يجيلها الغلام الحليم وهو يجال له ابتلاع جديد لأنه قالوا بعد ما زائم أن أمر الله بالهجرة إلى يعني بعد ما حملته بالهجرة إلى مكة ووضعته في مكة في اسماعيل دوره <تصفيق> قمت يعني قمت إيه, بتاعي بتاعي بتاعي عمير بتاعي عمير ايه يذهب بهم إلى مكة ووو وخلينا منا ويرجع ويرجع يرجع إلى كنف <شامي> فقال فشناه بيغلق غلام حلي مرج وال إسماعيل يعني نشأ وكبر فلما بلغ معه سعي لما كدو أكثر ذهب إبراهيم للحج الحج ورجع بدوا وباين فع يعني كدوا كدوا شاب بعشرين فع وبيفرج ويشتغلوا فلما بلغ معه سعي قال يا بني إني أرى في الأمنام أنني ألبحه. <تصفيق> يا الله يا الله يجعلها الله يجعلها الله امتحان. بلغ. متحان يعني امتحان عظيم. أختف يعني امتحانها الله بأن يلبحه ولدي كيف رأى في الأمنام أن النبي ولدي هذا لو رؤية الأنبياء هي حق. رؤية الأنبياء إذا رأى النبي هي بيحصل. لما رأى لأن ما بيفسر الشيطان ثاني عليهم لما رأى النهي النبيذ بحث فقال إذن أنا يعني مأمور بهذا ضروري يتحقق هذا قال هذا أمر من الله وحد قل هذا أمر من الله, أمر من الله. نعم يعني بيقول هنا جدء من الوحد رؤيا الأنبياء جزء من الوحد الحين راف المنام النبيذ بحبنا قال ها يعني قدنا مأمور سنة. قال يا أبني ورجع بيقول ابنه قال من جال هذا لانه يجب قاعد يكون هذا أمر ان, يعني إن من, بي... داري من الله هذا الامر هو ان يكون هذا الامر ان يكون هذا الامر هو ان يكون هذا الامر هو هذا ان هذا الامر هو هو إني إذا حنلاحظ الحين كده بايستر يشتغل معه بايستر يعامله بايستر ينفعه. دي مبتكرة. وبدوه هي كبير في السن. قال يا ابني إني أرى في المنام إني أذبحه. فنظر ما قال ترى وش رأيه؟ إحنا قالوا إن عرض عليها فكرة. ما؟ إيه قال وش بدك؟ أول لا. إشتيا. إشتيا أولا حتى الولد نفسه. هذا لأن الله قد قال غلام حليم وإذا الولد قال سمام جرد الولد بأجي لأجره يعني بايع له أجره ويمتلعه يعني. هو ايضا بدل ما يروح يذبح مباشرة ولا يقول له ولا, يقول له ولا يقول له <متحدث> يقول يعني حيني يقول عم تمام يرضى بجي لها أجر هل يشير على أجر هو لكن يشتيني ايضا يجي لها أجر في هذا الأمر <متحدث> يجي مقابل هذا الأمر ويوم يمتذل قال خلاص يا ابا دا ما دامك دو أمر من الله ف فقال يا ابني اني ارا في المنامي اني يذبحك فانظر ماذا دامك قال يا ابا جفعل ما تعمر قال خلاص صحال ما تعمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أنا أصبح خلاص يعني اذبحني وانتبكراني ايش من الصابرين حسن يعني يعني كثير في السنة وقل له يدعى أنه يجي له دروس ورجع يجي له دروس له يرأي لها ما يكبر وقلوا بينفع وقلوا بينفع وقلوا شاب في قوة بينفع ورجع يجي له الأمر ما يذبح يعني كان ذا درس أنا بنعتبر ذا أعتبر, أعتبر انه زلت لنا أنه لعده أحد يقول ما جهد يبطل معصيه ولا أنه ما جهد يفعل وايد ما عد بعد هذا الامتحان المؤمن يرضى بامر الله مهما كان مهما كان عمر الله لا يقول لي ما جهدي يبعد ذلك ما جهدي ما الله مكلف لك بشيء إلا أن تطيق إذن وطاعة الله تقدم على كل شيء وهذا يعتبر درس لنا نحن نفهم انه لاكن يعني لاكن يضعك واحد على نفسه يقول ما عجهدي بطل كذا بعض المعاطي بعض الشباب يقول ما عجهدي ما انا ما اتقيها انها ما جهدي بطلها ولما لما ذي الفعل ما جهدي أترك ولما لما بس يعني ما جهدي يواظب عليها من الواجبات لا ان المفروض ان المؤمن انه يمتثل كل ما امر الله حتى لو كان في صعوبة شديدة ما يقول ما في شيء ما جهدي حتى هذا ابراهيم م. تبذير كيف ام كذا ورضي انه يذبح ابنه عذل الناس له وابنه كيف نرضي وقال يا ابا افعل وانا ضخبر ان شاء الله, الله قال, الله قال الله الله. يا ابي افعل ما تمر ستجدني ان شاء الله ما صابر يعني <تصفيق> ان يذبح على نفسه انا صح وهي يا اشتقت نسيتها يعني بعض المرات احنا لا لا <تصفيق> بعض الم مرات بعض المره يعني بعض الأوامر من الله ولا الأحكام إذا هي إذا, إذا علينا ولا ما تعيبه نروح نبلنا حل ونبلنا ونقول وقال العقل معنا بيقول العدل ما هو ذلك كذا ولا يعني ما ما ربي شيء كذا ولا كذا ولا يقبله يدور له المخرج يتهرب من الاه من أوامر الله والله مخرج خليه اماره الله مع فيها يدور له العقل في ايش تيقول لو ريت انت شيني كيف يعني امر الله كلمه ولا تقول امالهم ماذا جور والله عقله بيقول لا والله شيء قد من الله اعمله ما ما كان وي بعد ما يقول اذبح ورده ولدك فتقول ما لو, لو واحد مريض ولا فيه معناه ما ظلم ماذا ما هو تاب ربنا تصور لي في ويبطل واحد يعني لو واحد مريض ما في ايمان بعد يعني أدبع إيه فالإيمان بيقول لهم ماذا؟ هذا ظلم موجود؟ قالوا نعم أن الشيطان يقول له ما هو ظلم أنك تذبح ولدك غير ذنب وغير كذا يخلي وسوس له هذا الأمر ما رئيس مع له فقال إذا إذا جاء بتي فعل ما تعمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم ألف نعم وسلموا أمرهم إلى الله وسلّه للجبن قال فل للجبن يعني وضعه على الجبين يعني وضعه على, <تصفيق> على بطنه جيباتي قال للجبين يعني على الجبين قال قال كان إسماعيل قال قال له أن كان اخي انت في رقه قال, قال, قال, قال أن تدرك أن تدرك فتبعث فقال خليني على قفايا الله فلما اسلمه وسله للجبين وحطه على جبهته وجباهه بحث ناديناه أي يا إبراهيم قالوا بعض من الواو هنا يزائده يعني قال إمام يعني في تفسير البرهان أو الفتحة الديلمي. الديلمين قال ناديناه حين, حين فعل كذا ناديناه أي يا إبراهيم قل صدقت الرؤية ناديه الله يا إبراهيم صدقت الرؤية وعملت وامتزلت وقحته في الامتحان إنا كذلك نجد المحسنين يعني لا أولا الله يعني أول هي إن الله يعني قال خلاص بعد البعث وكم هي سواده كم هي الله نجيه نجيه ابنه من الموت ابنه من الموت هذا هذا جزاء فهذا جزاء, جزاء استأهل لنا من المحسنين قال هكذا نحن مع المسلمين هذا لهو والبلاء المبين هذا هو بلاء قال واضح بلاء بلاء عظيم لا. نعم وسديناه بذبح عظيم وإن الله قال الخبش من السماء نزلها الله إلى إبراهيم لذبحه فدل إسماعيل وذبحه الله ويقولوا هذا إن في إن الخبش بن اللي بنذبحه الآن نقول أضحية هذه بنذبحه الآن في العيد بعده بيقول في العاشر يعني في يوم العيد هل إذا أذن الله الأضحية هذا هذا يعني أجر هذا الخبش نعم قال وسديناه بذبح عظيم واتركنا عليه في الاخرين سلاما على ابراهيم وايضا جعلنا له ذكر طيب ابراهيم في الاخرين وهو ذكر طيب الناس كلهم بيتفاخروا به وكلهم بيشرفوا به حتى اليهود كلهم بيقولوا انهم تبع انهم اتباعه وانهم صاروا من اتباعه واحنا بنقول اتباعه كل الناس طيب لا, و... لا إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم جعل الله له ذكر في الآخر. وبشرناه بإسحاق نبيا إلى هنا إلى 111 <تصفيق> عبد الله الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم اللهم وسلم على محمد وعلى عربية الطيبين الطاهرين كنا بصورة الصفات صفحة 450 آية 112 112 آية وبشرناه حوالي نصف الصفحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشرناه باسحاق نبيعا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون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 إنهما من عبادنا المؤمنين وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذ... هي الله عندكم الله نافع عندكم الله ربكم ولا ورب فكذبوا فإنهم لمحبرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على, سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه آله وأجمعين إِلَّا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَإِنَّكُمْ لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أَفَلَا تعقلون نحن <تصفيق> ذكر الله في درف السابق ابراهيم عليه السلام وابتلاءه العظيم وبقي من الايات السابقه يعني يتعلق بالموضوع السابق فكذلك سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين يعني قلنا ال ال ال الانعام <تصفيق> على الأنبياء ها؟ أي كلها حين أنجاه الله حين يعني يعني حين فد الله ابنه فداها الله بذبح عظيم جدا. نعم وحين اختارها الله النبي وحين ومدحه الله وجعل له ذكر في الآخرين تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم جعل له ذكر ولسان صدق يمدحه الناس ويشتروا يعني في لعيم القيامة كذلك نجد المحسنين. إنه من إبادنا المؤمنين. وقلنا رفق أيضا يدل على عظمة الإيمان. الإيمان حتى يعرف واحد إن كل إنسان بأنه يستطيع أن ينال درجة عظيمة عند الله في وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال وبشر الله يعني بعد إسماعيل جاء قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أيضا بشر الله بإسحاق وأنه نبي. يعني والنبي يعني من الصالحين هذا أيضا من النعم التي انعم الله بها على إبراهيم نبشره في إسحاق وقال له أن الله بانه نبي فإذاً بقى يتعمر وقالوا بقينا قولها من الصالحين نا بيقول لها بشرناها في إسحاق ورجع يجي إسحاق إذا بقى يجي نبي ومن الصالحين قالوا كيف من الصالحين يغدون نبي فجاء السبب نبي لا بدون الصالحين قال من الصالحين, الصالحين. وهي يقول نبيل قالوا ما بالله هنا للمدح يعني ما المراد قالوا من الصالحين يقول جيد ما قال كمان يعني ان الله اراد مدحه وكمان بيها احد شيء يمدح واحد ما يذكر الاوصاف ويزيد فيها قد بدي أوصاف تفهم كان معنا ما إلي الاحتراج ولا لجل تخراج فيه الله وقال إنهما الصالح وباركنا عليه على إبراهيم وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم بنفسه مبين من ذريه إسحاق ومن ذريه إبراهيم قال فيهم من كان محسن يتبع نهجهما ومنهم من كان ظالم يعني يظلم نفسه ويخرج عليه ويعصي الله إيش تقول ما هو إذا قد واحد ابن النبي ولا من رياس النبي في خلاص. على حسب عمل الإنسان. العمل هو ال الأساس. على إبراهيم وعلى ابنه إسحاق. ومعنا قال إسحاق باركنا عليه وعلى إسحاق يعني قال يعني فيهم البركة يعني والهداية والعلم والمعرفة وال يعني, يعني الأمور الهداية لمعرفة الأمور. بركة قالوا في الدين وايضا بركة في الدنيا بركة على إبراهيم وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن حتى من البركة عليهم انه جعل من ذريتهما الأنبياء كثير من الأنبياء بيهم إيش من ذريته قال ومن ذريتهما لكن ما معنى إذا أردت واحد من ذريته يعني من ذريته النبي ما هو نافع ضروري إيه إيه إيه مستقيل لله فلذا قال من ذريتهما محسن وظالم لنفسه يسبر جبه يعني إذن إنسانه بحسب عمله لا ربما إذا هو في مكان في بيت النبوة وعمل فارح باجه عجره يكاد أكثر وإذا هو عمل طارح باجه عد ذنبه إيش أكثر في مكان العلم ومكان النبوة قال ومن ذر يثماء إذن في ملائر كان واحد لا يقول إذا بدو ابن نبي والله خلاص فإسبر جبه ابن نبي ولا هو جيد وأيضا لا يبدو يعني ما هو يعيّر به النبي لا يقال إذا جعل ما هو يعني أنه ذم للنبي يجيب ذريته ما هم صالحين لا بس برجوا ما هم صالحين قد ذكر الله في إبراهيم ويسحب صالحين وغير صالحين ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين يعني مبين واضحا ولقد مننا على مثاب يعني الى إلى قصة أخرى لأننا قلنا لكم وقال في بدايه في بداية السياق قال ولقد قبل قبلهم اثر الاولين قبل ذا وذكر لنا عدد قصص الان قصه يعني ذي كلنا اهل موسى وهارون قال ولا قد مننا على موسى وهارون مننا يعني انعمنا عليهم انعم الله عليهم بالهدايه بيخبر كيف لأنه بيقول الوش ال النال والفائدة النال فائدة هيدرا ذولا إنه مضع قبض أكثر الأولين وما بلجأ لهم مصائب وانتصروا يعني وانتصر الدين وكان الغل غل بهله لهم, لهم لا يقع في ما وقع فيه تلك الأجواء من الضلال حتى في عاجلهم عاجل العقوبة وفي شيء من تحيز لهم فقال ولقد منعنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. نجينا نجاهما الله كأوله عليهم بالاج بالنعمة بالهداية وأيضاً بالحفظ من اج من من فرعان وكذا وأيضاً من العذب من النكارذة التي حلت به بفرعان وقومه. نعم وهي الغرق. فقال ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. نجينا موسى. و وهارون أخوه وقومهما بن إسرائيل نجأهم الله من الكرب العظيم بيقولوا من ال وكذلك بيزبر الكرب ما هو يعني بيزبيش ما الأكبر من أيضا من ظلم فرعان من ظلم فرعان لأنه كانوا بيعانوا معانا شديدة من فرعان اذا من إيه؟ كانوا بيعيشوا في كرب عظيم بنجأهم الله منه من الغرق وآتيناهما الكتاب المستبين وانزل الله عليهما الكتاب المستبين الكتاب الرابع وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون يعني وتركنا عليهما في الاخرين يعني جعلنا ذكر حسن لهم في, في من بعدهم من حتى يذكرهم بالخير إلى يوم كان سلام على موسى وهارون هذا ما الله فأنا الله ينزلهم... ينزل نعم أنزل عليهم التوراة قلنا الأنبياء كلهم السابقين. سابقين كانوا ينزل عليهم الله كتاب كتاب جاهز من السماء بل ما مكتوب في الواح ولا في أوراق ولا في أي شيء عبدنا نبينا محمد صلوات الله عليه على الكفن عن طريق الوحي لأن ما كان بيقرأ فبينزل عليه الكتاب قال وترقن عليهم في الآخرين سلام على موسى وهرن إنها كذلك نجد لنا في كل بعد الأنبياء إنهم ما إنهم بيعطهم الله من عليهم بيعني بي من عليهم وبينصرهم وذلك بسبب إيمانهم. بسبب إيمانهم وسبب عملهم. إنها كذلك نجد المحسنين. من إبادنا المؤمنين وأكد الإحسان وشو؟ أن يكون الإنسان مؤمن. إنه يؤمن بالله ويعمل مع... مع الله ما الله من وإن إلياس لمن المرسلين هذا قد رحيل جثة أخرى لإلياس هو أيضا من الأنبياء إلياس عليه السلام وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تقون... تتقون لا تتقون الله وتوجه توجه له وتتركوا معصيته مع وتتركوا عبادة الأثنان إن قالوا كانوا يعبدوا صنم معهم اسمه بعل هو اسمه علم له كلمة بعل هو اسم صنم ما هو الأثنان لا هو وصنم من الأصنام بعضهم قالوا جانس كبير ومن الذهب وكان بيع به وده وده بساتس مدركة من خلال كان كان بتجمع يعني قرروا أربعة مئة واحد يخدموا الصنم بتقعد عنده والجميع قالوا بيجي أصوات من الشياطين تتخ لهم في من من التمثال ذا تقول لهم سبروا كذا وسوى كذا وثب يعني على مش ماش في الشيطان، لا عمرض ولا، وبدأ من الأنبياء. نفع الله. في يقولوا هذا ما أدري، المهم منهم كان يعبدوا صنم اسمه بعل. هذا قال كانوا في لبنان. بعل، بعضهم يقول في بعل يقولوا بعل. قال فقال لهم يعني قالهم له النبي الياس عليه السلام اتدعون بعلا؟ تدرو يعني هذا الصنم هذا في بعض الروايات يقولون رغم بعل هو اسم للصنم. برواة ثانية وهي رواة للمندل. اسم له مثل الحين يقولوا ذي له على كان, هذا كان بعل. وبرواة يعني رب غير الله. وقال إن إن إن إن إن إن إن إن إنه عن قال إن ال في رب. يعني تعبدوا رب غير الله وتذرون أحسن الخالقين تعبدوا صنم ما بيسويه وتخلوه أحسن الخالقين أذي خلق السماوات والعادة وخلق كل شيء وخلقكم وخلق أرجاغكم ومنافعكم وكل شيء هذا واحدة أيضا نلاحظ نحن نفهم من هنا بجيبه مسألة بيختلفوا فيها الناس احنا قلنا لكم العدليه وأهل البيت عليهم السلام بيقولوا ان الله خلق الإنسان ونفعال الانسان من الانسان فعل الانسان هو من الانسان الانسان الذي بيفعل فعل ما هو الله؟ فالمجبره بيقولوا ان ان الله اللي بيخلق افعال العباد ان العباد من الله اللي بيخلق هذول مجبره ولا حد بيخلق شيء قلنا لا بيصفر الانسان هو بيخلق فعله وكان العرب بيقولوا اذا سوى واحد شيء اذا ثانع شيء بيقولوا خلقه قال المعلم هذه كان, كان بيقولوا اذا ثبره صلى الله كتبوا بيقولوا خلق خلقه جدار اذا بنا هذا في العرب اذا فعل شيء يقولوا خلقه لانه اوجده في ما كان بشيء هذا الفعل يعني فنحن بنقول يعني بقينا في اطلاق هذا الخلق خلق اولا كلمه افعال الله هي من الناس بقينا في هرم نقول ايش نقول اذا فعل الانسان فعل إن الخلق كلمه ما لها معنى خلق تنتفعل الله ما نقول خلق اه احنا تنتفعل يعني بيش بر الانسان يخلق فعله يعني يوجده ما كان بشي الفعل ما كان موجود وأوجدت لانتن خلق تانتن ما به معنى تقول خلق تانتن يعني توجد حاجة أولا تسويها قولنا فان العرب بيطلقوا كلمة خلق حتى عرفت ناعي فما سبروا حتى قالوا خلقه ما به مانع إطلاق لطبة في الخلق إن الإنسان بيخلق الأفعال إذا الأفعال الإنسان هي مخلوق على الإنسان أقول لك الحالة أنه يساعد للناس بانون أنه خلق مستصدر إيه؟ لكن هو خلق الله خلق الله للذوات للموارد هذا ما يقوله ما الله الله جيد قادر على أن يخلق الاشياء المواد. لكن ما بيزدال الافعال الإنسان قادر على أن يخلق بعض ما بلغني عليه بنال السلام. هي تبارك الله أحسن الخالقين. يعني أحسن, أحسن خالق إنه الفاعل قال ما بلغني المعنى ببال ببال <تصفيق> معناها أحسن الخالق يعني أحسن الصانعين بلحيث تقل أحسن الصانعين يجب معناه الخالق يستعمل معنا سرع قال بالنسبة الحين قال هذا من خالقنا غير الله يعني أنه يخلب المادة من العدم م. مادة ما هو يخلب فعل ما الفعل بسرعة الإنسان يجده لكن نفسه تخلب شيء من عدم هذا ما يمكن ما بلا الله, الله خلق السماوات والأرض خلق الأشياء والأجسام الذوات من العدم هذا ما بلا الله يقدر عليها وماذا العرب يسمى خلق الرقيب يقول نار قال هذه يقول العرب إذا, إذا خيأت واحدة الثوب يقوله صنع ثوب خلق ثوب قال يقوله أبرو خلق الثوبة إذا خلق جدار إذا بناء قال أتدعون بعلا وتدرون أحسن الخالقين الله ربكم عندكم في قراءة حفظ تذرون أحسن الخالقين تذرون الله الله بدل من أحسن يعني وتتركوا الله ربكم ورب آبائكم وإذا قلنا يعني الله عليه هو الله تجعل الخبر المكذب حذفه يقول معنا نفسه يعني قال الله ربكم ورب آبائكم الأولين الذي خلقكم خلق آبائكم الأولين والذي منع عليكم فتركوه صيحوا وعبدوا صنم ما بيسوي شيء فقال يعني ليش ما تتق الله تخافوه وترجعوا إلى عبادته تتركوا عبادة هذا الصنم وهذا الأصنام فكذبوا قلنا لكم ألفاء بيقولون هي عاطفة وبتفيد التعدي يعني زرعة زرعة أو لكن التعدي زرعة زرعة كذبوه فلا يعني ما يعني ما يعني ما يجي حتى نظروا في هذا فكذبه فإنهم لا محظرون وقولنا لكم كلمة محضرون تأتي معنا معذبون فإذا بيتلك هالشارة ما بدهم محظرون في جهةنا كلمة محظرون قال معناه قال ما معناه محظرون يعني معذبون فكذبوه فإنهم لا محظرون إلا عباد الله المخلصين إذا فإنهم لم يعني إمام ما كذبوه فكذبوه إلا عباد الله المخلصين أبي خلاص الطاعه ثم إيش ما كذبوه ولا هم محضرون معهم في إيش في العذاب لكن باللحه إنه بيقول مخلصين اسمع ما بيقول مخلصين أنا بقول أخلصو العباد الله تقول مخلص لكن هي بتقول مخلص يعني فإن الله فإن الله فكان فيها إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان ومن عاد حدث حاجته من الله. الله عالم من الله الله وفقهم يعني الله. اتجهوا إلى الله وأخلصوا أعمالهم فالله أخلصهم وعامل على ذلك جدبا وهي الأمور لهم حتى يكونوا خالصين فإذا قالوا مخلصين نفهم قبل قبل بنفهم أنهم يليش كارل لأن هي شين المخلصين هذا بنفهم ويقول المخلصين ما عاد فين كيف؟ لا هنا جتنه يعني معنى. المخلصين جتنه عاد بن بنحتاج إن الإنسان مهما ما بلا إيمانه تقوى إنه بتحتاج إلى حاول من الله وعطف من الله ورعاية من الله حتى يستعيش يعني حتى يتم خلاصه فإذا فاي والذاد أخلصها الله خلاص فهو من يعني من فائزين ولا شيء في ذلك فقال الله أيباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الاخرين هذا الياس سلام على اهل ياسين قالوا به الياس هو, هو اسم الياس هو النبي نعم هو النبي نعم الياس هو من ذريه ابراهيم و بيقولوا بعدهم بيقولوا ايش الياسين هذا اسم له. الياس هو ولا الياس هنا قال الياسين هو ان المراد به ذريه ذريه الياس قال إلياس أهل. وبعضهم يفسر أنه آل ياسين يعني آل محمد وما بلنا ما تناسك الكلام فلذا مابلنة. مابلنة. مابلنة. إيه يقول كلم هذا وعجبني اني ابن رافي تفاتير آل البيت بيقولوا آل يعني تفسيره آل محمد غير ويقولوا لأئمة ويقول لناس ما يعني ما البيت بيقولوا آل آل ياسين الياسين هم آل محمد إلا أنا آل محمد بلاجه السياق نعم حتى يقول لك حسين بن قاسم ابن قال لا ماما ماما ماما هو اخل أول من... الامام ديزي لا ماذا؟ قال إن يعني يعني ان فيه... فيه فيه الياس. في اسمه في سياق في إلياس في إلياس يعني كأنه آل ياسين المراجبة يعني حتى بها قالوا فسروا فاستروا انه آل ياسين او آل ياسين اهله لا ان ياسين اسمه ابوه اسمه ابوه أو إلياس نسمع أبوه اسم أبوه واسم إلياس. أسم اسم أبوه قالوا إلياس. إلياس ياس ياس ياس ياس. يعني لا أبوه عل آل عل آل إلياسين إلياسين. وما أدري شو. هم فشروا إن الإمارات هنا أهل. أهل يعني إلياس ولو هنا ياسين بس برجع اسم الله سلام على آل ياسين. قالها نفس الرقال يا علي علي ياسين تنبه قراءه إلياسين فعندكم إلياسين صح؟ <تصفيق> يعني فقال إلياسين هو أبو قالوا بعضهم أبو إلياس ايه آليا وبعضهم آليا يقول إلياسين هو نفسه إلياس ما بلا فيه اللغة من زيد ولا والنون فإنه قراء آل ياسين؟ وذا با حد... يقول حد... يمكن أكار ما واشنع ندري يا جزن به ياسين مستقلين حتى كانوا يقول آل ياسين ايه الإلياس. هذا البالج اسمه ياسين. إذا حد مهيد إذا مسمى ياسين إكل. قال. آه قال إنه أسمع. قال إنها كذلك نجد المحسين. إنهم العباد المؤمنين. الكتاب يكرر هذه العبارة. يعني إن الجزاء المكان الذي بيحصل عليه النبي والفضل اللي بيحصل على النبي والكرم اللي بتصل النبي بسبب. عمله. قال إنا كذلك نجد المحسنين. قلنا كذلك. ومفعول مطلق. يعني إنا مثل ذلك الجزاء نجد المحسنين. أي واحد يحسن بأجدها الله في الإحسان. من هكذا عادفناه سنتنا. إنا كذلك نجد المحسنين. وبيان الإحسان قال إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطن من المرسلين إذ نجيناهم. يعني أنا عاد أسمعني شون سأجربوا. بجيئة إشكالية ترمضا. هنين فعلهم نوعنا من. من من المعين لا المعين هو هناك من جاء إنه جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء قال جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء الاولين كيف جاء جاء ما جاء جاء كذا جاء جاء جاء جاء جاء كذا جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء نجيناه جاء بيذكر في ذي كلها وان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين قال نجيها الله هو اهله قال لا زوجته قال عجوز في الغابرين يعني في الحاله كده ما يمان الله لانها كانت بتامر بتامر مع يعني مع المشركين كانت تخضر باشرار باسرارهم قالوا مثلا بت حين كان معهم مع المسلمين، فلذا في الغابرين يعني في الهالكين يعني في الهالكين يعني مع قم له يعني خرج لأن لما جاء أمر الله ملائكة يعني أمر أمر, أمر الله لوط وقام يعني أهلهم لم يخرجوا ولا ada حديث أجمله من لا مرتة ما هي تقول خرجوا وقعدوا يعني وهرب ريح في مكانه والعجيب فقال بعدها إيه بعد ما أخرجهم الله وإن الوطن إذ نجيناه وأهله وكأن معنى نجيناه يعني إخرجناه من هذه القرية إلا أجدوا في الغابر ثم دمرنا الآخرين الإنجا يعني إنا خرجها الله قبل يحصل له عليه الكارثة عليهم ثم دمرنا الآخرين أنزل الله, أنزل الله عليهم الحجارة ورماهم بالحجارة إنهم لقوا أهل هذه القرية قال إنهم جنال وقم نعم كان ثم جمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين على هؤلاء الصباح وأيضا في الليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل هذا أسطاب القرش وإنكم لتمرون عندهم تجدعوا من والله في بتروه. بتروه التي كانوا فيها كانوا كانوا وقالها كل ما قال خليني سافرهم بيرال شاف اجدوا باللرو لا بالنهار هم بي في مطبر مدينه كان فيها هاولا الا الاغوام نعم يعني بيرال المدن دي خاليه وكيف بقدر بيوت قد انتهت بسبب ايش غضب الله عليهم وإن يونس قال وبالليل بتمرون عليهم مصبحين يعني الصبح وبالليل يعني بتمرون عليهم بالليل وبالليل ابغاك تعقلون ما بتعقلون تفهمون انكم المفروض انكم اي تنبوا مثل ما حصل لهم وترجعوا الى الله اتركوا ابادة الاغنام ما دهناثر الا لله ولا رب حق الله ولا تعبد العباده الا الله ما معكم عقول تتركوها يعني فأنكم مجانين وايش بعد هذا هذا الاحداث المفروض انكم اي واحد من عدل انه اي يعني استعذوا ويرجع الى الله وعبد الله فقط وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتكمه الحوت وهو ملين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين هنا ذكر الله بصة النبي يونس عليه السلام الذي قال ذنون النون الحوت حق البحر وذنون صاحب النون صاحب الحوت هو يونس عليه السلام ولا ذو فالرفع ولا ذا فالنفض ذا منصف يقول ذا النون هو اسم الحوت النون هو النون يعني الحوت وصاحب الحوت يونس هذا قال... قال الله وإن يونس أعلم من المرسائين ويونس أيضا قال أيضا بيأكد الله أنه من المرسائين بيأركرهم الله لجائة البشر إذ أبقى إلى الفلق المشحون ذكر الله أنه أبق إلى الفلق ها... قالوا دعاه قومه ما رضيوله حاول فيهم ما, ما رضي نستجيبوله خال أترك من عندهم سافر ركب في سفينة ها هنا سافر بدون عن أمرها الله يعني, المفرق... يعني جنع منهم ويأس منهم وسافر مطربهم وسافر واترك فهاجة وركب في سفينة الله سبحانه وتعالى لا مثل للموقع كيف سافر يخرج يهاجر من عندهم ما قد أمره الله المفروض انها ينتظر الأمر الله فهنا رجالهم ايش مشكلة حين ركب أبجع يعني هرب أثر ال فما هرب العبد على سيده بيقول ابك إذا هرب بس بيقول عبد ابك هنا يعني قد شبه هذا العبد العبد ما هرب خارج من ده خارج من الله خارج من ده تمام ها هو الشيء قالوا وما قال حين خرج بدون إذن من الله لكن شباب هذا قال تهبل عبد في يخرج يطري من غير ابي سيده واخر كلمه يعني للعبد ايوه من سيده شباب. فلما آه فلما خرج ما بنمد اابد لا للعبد فلما خرج من دون إذن من الله قال من خيني يخرج الع... آه... الع... العبد من ذو الإذن سيدي ده. فقال أبدا إلى الفلك المجحون خرج يعني خالف ربي و... و... وهاجر من القرية هذه كان يدعي فيها ولا عند الناس يدعي هم لل... الدين لله يعني إلى الإسلام وخرج إلى آج وركب في سفينة الفلك الفلك يعني السفينة الفلك للسفينة ولا للسفن كل هاي قالها فلك فقال خرج لا قال ركب فرق الميشون ما جاء ال أي إذا بقى الفرق قالوا قال وماشيت السفينة مشحون يعني مملو معه يقول مشحون يعني ملان السفينة دي ملان ركاب ركب معهم وماشيت السفينة هذا كان معهم عجائب في ذلك الوقت اللي إذا ب معهم عفاه إن الله يقبل السفينة إذا عاصم وين جربته السفينة؟ يعني حوت؟ قال الإمام الهادي. يعني حوت؟ في البحر؟, البحر. يعني خرج جعل الله حوت يوقف السفينة, مع وضفت السفينة لا ما اتفرق. حين السفينة معنا واحد عارف. حاجة إيه كان إذا ولا لا لا إيه لا بحر. بحر. وضفت السفينة. قالوا هذا واحد من عاصف طبعا قلنا لكم وقف الله السفينة بأن يجعل الحوت في البحر وقف السفينة خوت كبير وقفت السفينة قال هذا واحد مننا عاصف قال ذكر خطأه إنه <تصفيق> ما ربي قال لا أنا العاصف قال يونس أنا العاصف خلص يعني وصلوني قالوا إلى ساحل إذا بالساحل جريب ولا الموج؟ <تصفيق> اه قالوا ها ما هزابرن فلساكي هنذن صاعبنا وذاب وضحنا ما ماعد دي جوعا قالوا ولكن ما هزابرن السفينة تنجي قالوا ها باينها بساهم كمنا هذي باجي بيه يخل بذير السفينة أسهم أول مرة اللاحم طلع فيه فدي يخرج من السفينة عاد سهم مرة ثانية طلع فيه مرة ثانية طلع الساهم فيه ورجع رجون بنفسه قال الجعر ما بنفسه في البحر قبل السلام عليكم الحوت هذا الكبير يقول لها مالكفة السرينة قال هل تدمه؟ هو من أعضل الرحمن يتعر هكي دول انتهي من حاصيل ربي قد بايح كي يسوي ثبت دول زم هذا الأمر هو يشتيه ايه ورجع الحوت يلتدمص في فمه ورجع يلابقنا الحوت حوت طرعا كبير قال فساهم يعني جا ساهم هو ساهم يعني دخل معهم في سهم في قرعة فساهم هذا من هو؟ يونس عليه السلام ساهم معهم دخل في سهم فكان من المتحظين يعني من ال... من هذه خرج جاعها الظفات لبس سهم قال مذهب قال مذهب يعني بيرد يرد يجب مكسوع يعني ما جاء جي سهم جيد فكان من المتحظين فلسك ما هو الحوت وهو ملهم قالوا ملهم يعني ملوم يعني وهو فاعل بما يلام وهو قلنا لكم فعله عليه يعني فهو وهو, وهو مقصر في حق الله لأنه ما استعذل وهو نعم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم قالوا ما بلا قالوا بدوهي بطن الحوت رجع قال قال فنادى فضل ظلماتي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرجع إن جاء قال فيه قالوا اجتمر مدة مدة طويلة مهما بلقى حركة قال جال... قال بهذا العبارة حلوق. نادى, نادى فضل ظلماتي ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تاب إلى الله من ما فعل وسبح الله لذها كهنا عش أمر الله الحوت أو قالوا أمر الله ملك بأن يسوق الحوت إلى الشاطئ إلى الشاطئ وصل إلى الجزيرة وقدث به من فم. فن أخرين مدري قالوا من دي كم جاء سيان قالوا واه يا سيطر بعض مرفعين يوم بعض ما العشرين هل منها مجلة طويلة اتقالوا قالوا ما ملاتي في روايته جن سيطرقشة يعني ده اختلف جلده وشعارة كله معه بشي حين ما قابل الله جاء بطل الله الله الله الله ايه لا لا لا لا. ما بلا حرق الله رسولة الموت صحكة نعم فقال قد ما عبد الله اللحم ما عبد شيء، جلد وشعارة ما عبد بشي فقذفها الحوت فإيش إلى الشاطة قال فتدمها الحوت وهو ملين فلولا انه كان من المسبحين لنبز في بطنه إلى يوم يبعثه لو ما جاء من المسبحين فما سبح، وايضا بعض مفسر المسبحين يعني مصلين، لأن بيقولوا بعضهم اينما غرد كلمة التسبيح فلا هنا في المرد المسبح يعني المصلين، هذا هو مفسر الإمام زيد المسبحين لأنه لأنه لهم مصلين. قالوا لأن كان من المصلين والمعجبين على السفر، فإنهما يقعد في بطنه لا يوم يبعثون. <تصفيق> هذا الحين هل لا اللي يقعد في بطنه لا يوم يبعثون؟ قالوا لا اللي في بطنه يعني حي. <تصفيق> <تصفيق> من يقعد حي في بطنه لا ما يغروب لأني في الواقع رجعت أتذكر الما قد أكله ما متع في بطنه باخذه عفواً وانتهى. في يعني إن الله ح يعني, يعني في بطنه يعني ما جوا ما رجثت ولما حين إنه يجلس في بطنه ما يبعد ما بالشيء كما خرسنا ما كيجي ما بيجي ولا ما يبعد. ما ما حجمه؟ في يعني في بعضهم بيقول يعني ربما ما نمفهم من هذا حين كنت بقعده حليل الله معي نعم وش بقعد في بطنه ما مع معي يعني اشتنه ذاه في بطنه قبع يأكلها العثو بيه استضم فهي ما عاد بيش ما عاد بيقعده ما عاد بيقعده في بطنه ما عاد شي فقالوا بعثهم قلنا قالوا اللبث في بطنه إلى يوم يبعثه لما يوم يبعث يومه لكن حين قال سبحان الله يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أخرجها الله فقال فنبذناه بالعراء رجمناه نبذ بكره بكره نبذ أو نبذ الحفاء يعني رمى بها فنبذناه يعني امرنا الـ الـ جعلنا الحس يضرب في الاهل في الـ في الـ يعني في على الشاطئ قال فنبذناه في العرب وعلى الشاطئ قال ما كان بشي يغطاه يا شاطئ ما به وش يغطاه وقذوه لحم ما عنده وقذوه ضعيف جسمه ضعيف ما يقدر يتحرك مريض مريض دومريض ما يقدر يتحرك ولا جهة يسويه ولا معه ولا جهة ما معه شيء غبي، فقال أنا بذلناه بال وهو سجين، ولا جهة يعني يروح يدور له الأكل ولا خلاص يدو خامد شبه ميت، خامد منتهي، فأنا بذلناه وهو سجين، هذا سجين يعني مريض مع جهة يسويه، قلنا رحمه قد اختلس جلده وشعره مع بلحم، فقال وامبهنا عليه شجره من اليقطين انبه الله عليه شجره المكان ما جاءوا فيه شيء فانبه الله عليه شجره شجره من اليقطين قالوا اليقطين قالوا انها دباء شجره الدباء الدباء هذه هي هذه هذه الله عليه كان بن ايه بعضهم بيفسر اليقطين بانها الشجره دي دي هذي بيجيه بيجي حلاجها الأرض ما بيطلع ما بي بي بيفت... مثل الحب حب ومثل الضعظة حب حب هل يحب بعض هذا قطسه يجيه من الشمس ومن ومن حضر وكان بياكل من ثمارها ولما في الرواس بيقلوا بعضهم إنه كان بها وعله بتجي ويشرب من حليبها صلا وعله أنت وعله يعني مثل ال اللو... مثل الويسمة الغذاء، إيه. يحبون الرمضان إيه. كان بتجي وت... و... وت يعني يعني ويشرب من حليب، بعد ترجع. لما ما يرجع. لما جلس فترة لا ما ها بعد، ما على قدر <تصفيق> الله. كان بتجي الإمام القاسم مثله. فقال كان ب... يعني إلى استعاد قواه فح... يعني فالله حماه و... يعني يعني أنقذه ويعني وست... وحماه حتى يستعد عافيته. قال فأنا بذناه بالعراة وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين لما استعاد عافيتها في خيار وقام ويعني جلده رجع ويعني وتحسنت صورته جاء بصورتها مجوها يعني ما بسيج الجلد ولا شعر ولا شيء اختلص ورجع استعاد عافيتها ورجع إلى حالته الطبيعية وبدون سليم عافا وحسن يعني حسن الصورة فأرسل الله الله إلى مئة ألفنا وزيدٍ قال أرسل الله إلى إلى بعضهم يقول إلى القرى أول هذه كان خرج منها و يقول جراثانث قال فيه وهم... يعني أناس شأن... كثيرون بعضهم حين يقول مائة ألف أو يزيدون بيقول هنا هن بنستعمل أول ذا ما درينا ذا ما درينا بيقول مائة ألف ولا أتفق لكن ما ربي ما أزابر ما يدرى ويبي يقول ألف أو يزيدون ولا أكثر. فقالوا إنه او ألواو بعضهم مئة ألف ويزيدون وبعضهم قال إنه بحيث لو واحد بيقول مئة ألف أو أكثر أذي رحم يعني أنه هيا باتوا أنتوا بتفكموا عليهم بأنهم مئة ألف أو يزيدون يعني, يعني بيحكي لنا كيف لون رهم إحنا أو لون حاواتهم يجيهم مئة ألف عندنا ولا أكثر أي ما بالنسبة للشك لله ما يمكن الله ما يعلم ما يمكن يجيه يقول ما يجم هذا المكتب وأرسلنا الى مئة ألف نويديد فعامل وقال المعمل هذه ذكر في قصته إن أرسل الله إلى ثلاث قرى دخل القريه الاولى ودعاهم إلى الله نص يعني بعضهم استجاب له وبعض آخر رفض أذى استجاب له قام يعني قاتل هو ذي استجاب له يعني مع قاتل وذي أذى رفض وانتصر عليه وروح إذهب إلى القرية الثانية ونفس الكلام. بعضهم استجاب ورجع يقاتل هذه ما استجاب ورجاء يجل بجد نعيج ورجاء القرية السادة هذه فيها كثير ما هي ما رضيوا حاربوه ولا رضيوا ما رضي استجيبوا وكان تأمام الهادي أرسل الله ملك عليهم حط نار في في جانبيوسهم في المدينة القرية نفسها والرياح جاءت ونشرتها هذا البيوس لحن كسر هذا الألقرية الثالث باجوا هذه بقى يعني باجوا ربما لم يتجاولوا مثل ذلك الصادق عرفوا كيف جاءوا يعني كيف جاءوا مخيرهم هذا في يونك عليه السلام قال فنبدناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه هجاة يقتن وأرسلناه إلى مئة او أو يديدون فآمن آمن قلنا كثير منهم فمتعناهم حين فمتعناهم يعني عمل الله عليهم ولكن مهما كان ما بل إلى مده لأن الدنيا ما إلا يعني دار المزحين إلى مده إلى وقت الاجر الحكم فاستفتهم قال هنا حس اسال دولا إنه قال أولا مرة استفتهم بعضهم قالوا إنه إلى نفس الكم وبعثهم قالوا إلى غيرهم فيها روايتهم يعني ما في الآية ما نبه هناك جاء وقال فش تفتيهم هم شدوا خلقنا الآية الأولة <تصفيق> هذه قبل أما خلقنا إن خلقناهم من طين لازم ما يصير نفس السورة الأول الأول قالوا قال أول مرة وده الحين قال فاستفتهم الان الآن قال فاستفتهم يعني سألهم آه ما بلانش كذا رجيم ما قد هاد نكمل ثلاثة إلى فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أستفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم طلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحبرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون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 قال الله فاستفتهم يعني اسألهم قال ربك البنات ولهم البنون يعني عذبت حاجة جريمة ثانية بيدعوها حين يقولوا ان الملائكة بنات الله بعضهم يقول في فكرة بايه قالوا ان الملائكة بنات الله يعني ان الله مع بنات قال هم ما ربي جعلوا لها البنات وانتو ما بترضوا الله بالابناء هم ما كان بيرضوا بالبنات كما جاء واحد منه بيرح يذف منها هذا حي. بي يعني بي من البنات ويشره وي يعني يجعلها فضيحة إذا جاء واحد منه هذا أهل مصر. كما جاء واحد منه راح قالوا يذف منها. فرجع قالها والله يكونوا يستحي جار وجابته في خديه في جلهم. قالها وانسى دحين كيف كيف, كيف كرامكم ذا؟ ربي تقولوا ما ربي مع أبنات وانتوا ما بتصر الله يجي لهم كين ما انتوا وشذا معن بربي هذا التكبير للربية في اخرق السماوات والآن هم ما هو دباس يجعل وله بنات وانتوا ما بتصر الله ألي ربيك البنات ولهم البنون من الله مع أبنات وبسدد وانتوا الأبناء والذكور ايه كذا هذا لو قلنا نأخذ من جيد اسمها قال ما هي عادلة نسبروك هذا ذي قال في آية أخرى تلك إذن قسمة طيزة قال ها أم خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ولا كادم رأى الملائكة إناث يعني هم بيقولوا ان, إن, إن البنات بنات الله ها قال كادم اولا أولا الدعوة الله له أبناء له أولاد كان ينجلون بنات والبنات ذراق قالهم الملائكة من بنات الله قال هاي كادم هذا روح خلق رب الملائكة يعني بيستهزء بويشخر منه ما هم داربه ولا يشره كذا قال يعني ما هو كافة من قال وقال المحي وانتوا عندي يعني واختما خلقهم كانتوا موجودين لما قلتوا كذا يعني بيسخر منهم ما انتوا داهم بشيء وياني ذكرا قال أم خرجنا الملائس سائناتا وهم شاهدون هم حاضرين بيشاهدوا هذا الأمر ألا إنهم إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله قال لا إنهم من إفكهم يعني من كذبهم واسكرائهم يقولون لله مع ولد يعني كان عليه ماذا؟ أن الله يجي كله ورد. لا, بي... لا ما بي ما بي ما بي ما لا ما ظهر ما بشي. ما بلا مخلوقين كذاها وبيتحمروا وافل ولا بشيء نعم. ولا يمشي لما يعمل بياله. على إنهم من يفتيهم اللي يقولون ولد الله وإنهم لا يعني الله فيهم إشك وكذب على الله حين يقولون أن الله أن الله مع ورد. لأن جعلوا لشيء ما المخلوقين جنس ج الجنس الجنس الله واحد جعل اللهم من المخلوقين مخلوقين وش عادة شواع من هن جب الله من المخلوقات وإنهم قال وإنهم لا كاذبون أصل البنات على البني بار اختار البنات وخلّي البارين ما لكم كيف تحكمون كيف خبركم ذا كيف تسوى في أحكامكم هذا كيف تحكمون أ فلا تذك أ فلا تذكرون أ يعني تتفكروا وتتأملوا وتدرّوا كلامكم لا خ كلام ما يمكن يدخل في في في علم أَمْ سلطان سُلْطَانٌ والله وَلَّا معكم مَعَكُمْ حُجَّةَ دوية. سلطان يعني حُجَّةَ قوية واضحة يعني على, على هذا الكلام لأنه ما هو معقول هذا الكلام ولا يكاد معكم حُجَّة قوية جابها وهي أن الله نزل لكم في كتاب هذا الكرم، لأن هذا ما يمكن أن نقول بها عقب معكم كتاب من عند الله الذي معكم حُجَّة واضحة مع الثبر فلذا قلتو بها ولو ما طابت عقولكم أم لكم سلطان مبين؟ يعني حجة واضحة فأتوا بكتابكم إذا ما كنتم حجة واضحة يعني كتاب من الله فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ما معهم شيء ولا يدرون ولا بشيء وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا جعلوا قالوا هنا ايش معنى جعلوا بينه وبين الملائكة نسب حين يقولوا كذلك يعني قلت جعلوا دولة أبناء الله وقدم هذا النسب ما نسفوا يعني الرجس جعلوا بينه وبين الجنة ما بلن قالوا فينا سما الجنة سما الملائكة جنة لأن كلمة الجن في الأهل باللغة في, في الأهل هو الخفيف الذي ما يرى والملائكة لا يرى فالجنة قال في الواقع يلف يبعث يطلعها على يعني على الملائكة لأنهم يعني لا يرى جعلوا يعني بينه وبين الملائكة نسب هذا تفسير وبعده بفسر الجنة يعني. يعني إنها جن، إيه، والبيقولون، لكن مشكلة على التفسير إن ما كان يقولون إن بيعبدوا الجن، قال هباد وكان بيعبدوا، بيقولوا إنها بنات إن الجن بنات لله وبيعبدوا، علم المعلها، مع الله، لكن الظاهر أديك ذكر الله في القرآن إن بيعبدوا إيه، الملائكة بيقولون هبنات منهم بنات الله، في ذنبنا نرجع على التفسير الأول إنها الجن هالمرات من الملائكة لأنهم خفي يعني الجنة يعني قلنا الجنين بيقول جنين لأنه له جليل خفي ما برا والجنه قلنا رغم بستان يتمه الجنه لأنها ما بتغطي رجل الارض بتغطي الستح وحار الجنه حي قال اصحاب الجنه ولا الجنة فين ولا كلها لأنها بتغطي والمجنون قال عقله خلاص ما عاد يفهم ما بده شيء عنده وكان عقله مغطى فقال وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا يعني بين الذي يعني بين الملائكة بين الملائكة التي لا ترى يعني معنى جنة لا ترى بس وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولدت علمت الجنة إنهم لم يحبرون لكن الجنة يعني الملائكة ثم متأكدين لا يعذبوا ما هناك على انذر كلم دار بخبرهم يعني والملائكة بريئ منهم و ان إنها إن بيعذبوا ولا قد علمت الجنة وإنهم إن دارك يعني ان الأهل مكة وان الكفار لم يحذروه. إيه وإن هذي بيفسرها بالجن وهذا يعني والشياطين. بقول ولا قد علمت الجنة انهم هم لم يحذروه. لا بس ما من الله. لا معناه محضرون يعني في العذاء نعذبهم. فأنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين. يعني فإنكم أنتم وما تعبدون وما يمكن أنتم تبتني واحد على الله تبتني يعني يزبله. ما <تصفيق> قال لمحذرون سبحان الله قلت عليه مثل الجن في إنهم سبحان الله عما يصفون يعني الله منزه عن إيش؟ عن, عن عن كلامهم عما ينسبونه إلى الله من الأش من, من الابناء الأبناء والبنات إلا عباد الله المخلصين إيه ما جعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولا ما إيه ما قالوا بهذا القول عباد الله المخلصين لا الا عباد الله المخلصين ما جعلوا بينه وبين الذين نسبوا وراهم محظورا فانكم وما تعبدون ما انتم عليه فاتنين انتبوا ومن تعبدون كل الناس ما جاء هذه يفتروا احد على الله فاتن يعني يفتن يضل مم. ما انتم على الله بفاتنين يعني ما جاء دفع تفتنوا احد على الله مم. قالوا يقال فتنا يقولوا فتنا على يقولوا فتنا على هذا الرجل امراته فلان فتن على فلان يعني فتن على امراته يعني خلاته تنفر منه والاهل فتن ايضا قال اذا منتم على الله بفاتنين يعني ما جهلكم من تقادين على عن الله تفتنوا عن الله يعني تضلوا عن الله ما انتم عليه بفاتنين منتم من على الله بفاتنين الا واحد ما هو بعد شكله يعني ما يعني ما ما هو أمره بأيدكم ما جه ما إلي نام إلي نام ويختار ويختار ال... ما أنت جهتكم تفتنوه إلا اللذي... ألي بالذبح كذيه ألي بيخترع المعصية ويخترع الهوى ويخترع ما الذي الذي بالذبح يدخل جهنم ما أبى تفتروه يعني قال كذا إلا من وصار الجحيم يعني الذي بيدخل جهنم الذي الذي د... بيخترع ي في جهنم ماذا بيتمنه يعني في بيقول فأن الإنسان بيجي معقول من الله يهذينك لكن إذا سمح نفسه أهوأه والبغيات باختار طريق ثاني فماذا بأسترد له؟ قال إلا من وطاعد يحين وما منا إلا مقام معلوم قال في الله كلام الملائكة قال وما منا إلا له مقام معلوم وما منا أحد إلا له مقام معلوم ذهب بعض في إبادة الله بعضهم يقول ما إلا إيه يعني إحنا إحنا إحناذي بتقولون إحنا تعبدونا وبنات الله ونحنا عليها مع الله إحنا كلنا أبغى إحنا كلها مقام كلها في عبادة لله كل واحد مهما قام في عبادة الله يعني ما إحنا ما إحنا عليها ولا إحنا يقول عليها بيقول عليه السلام يفسر قالوا ما منا إلا له مقام معلوم يعني ولا مننا ولا منكم ولا أحد إلا عنده مهما كان عند ربي يوم القيام معلوم برجع جاهز يعني على حسب عمل قال وما منا إلا لهم جمل وإنا لا نحن صافون رجع إلى كلام الملائكة قال وإنا لا نحن صافون وإنا لا نحن مسبحون يعني بأكد بأكد ذلحنا إحنا صافين أقدامنا على الثلاه ولا صافين أجنحتنا ننتظر الأوامر الله يعني كلنا مسخرين لله نعبد الله خابين لله كيف نحن أبيدنا عليها إحنا يعني أوقاتنا كلها في عبادة الله وإنا لا نحن صافون وإنا لا نحن مسبح ونحن ذي مسبحين قالوا هنا يقول لا نحن مسبح يعني ما بحب مسبح صلوا يعني ما صلاه ولا تنزه لله وذكر وافر لكن قال حين يقول وإنا لا نحن مسبح ذي يعني ما ما البشر مستمرين ولا عنه مسبحين بيقولوا يعني حتى كأن أي واحد ما حد ف إذا إذا إحنا كذا فوان إحنا بنجي كيف نحن على إحنا بن إحنا بعباده وآخر نعبد ربي. صاف في المسافين قدامهم واختصره. والله صاف في نجاحهم قالوا كل من كذا في, في, في السماء منتظرين أوامر الله. يعني على الاستعداد. في دولة بعيدة منا كنا يعني خدم لله وعبيد لله وقادوا الأمر لله. إحنا كذا قال. وكيف نحن بنجي إحنا, إحنا أبناء الله. محنا عليها، وإنا نحن الصافون، وإنا نحن المسبحون، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأول، وإن كانوا هنا قال إن مخفف المسجِر يعني مأكله، يعني وإن شيئا كانوا يقولون كذا، يعني وقد كانوا يقولون كان بيقولون كذا أهل مكة قبل دي النبي، لو معنا نبي نحن نيجي هنا من أحسن الناس، هذه قال إيه. لو سبوا بالله جاهدنا إيمان قال ليكونون هداء من إحدى الأمم لو يجي لهم هل في الدنيا؟ مكة كان بيقسموا لنا لو يجي لهم نبي كان بيقسموا. يعني بيقول له هو بيجي لهم نبي والنصارة يجي لهم نبي ومقثما بالله لو يجي لنا أن نحنا أبان جي أحسن ذو لمسك ما آمنوا حلاو لمسك بعوهم صد وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين لو يجي لنا كتاب من الله إن إحنا إحنا يعني علموا والمخلصين لله والتابعين لله ما من خالفناه ولا من كان بيقولوا كذهر لما جاء من النبي ورجع مع دربين وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكوننا عباد الله المخلصين فكفروا به ما بلقي أنا بلع إن كفروا به فكفروا به فسوف يعلمون هذا فيرجع بايره فيها تهديد لهم يقول فسوف يعلمون بايره وإيش باير الحسن من إيش من الآه من العذاب نعم. <تصفيق> ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. قال ولقد سبق سبقت يعني قد سبق وعدنا قد كلمة معادنا وللمرسلين. قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا يعني العبادنا المرسلين لرسلنا انهم إيش؟ قد وعدناهم بالنصر. قد وعدناهم بالنصر قد أدينا لهم كلمه إن إحنا بننصرهم. هذه الكلمة قال ولكت سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين واشي الكلمة إنهم لهم المنصورون يعني وعد سبق وعدنا أنهم باقي ينتصرون يعني في الدراء أنهم باقي ينتصر الرسول يعني في كل أهل مكة تيجنوا وتأكدوا الرسول باقي ينتصر فاحسن لكم تدخلوا في هذا الدين إنهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم انظروا من الحين لا تبالي بهم باقي تبالي وهم كذلك يعني المؤمنين إن إنهم جند يعني من كان جند لله فإن جندنا لهم الغالبون يعني قد وعد الله أن بينصر ال جند إلا قد وعد الله أن بينصر ج جند قال فتول عنهم حتى حين قال فإيه وهذا أيضا قال وعد من الله حتى أيضا للمؤمنين إنه من يعني إن إذا نصره إن الله بينصره فقد وعد وقد, وعد وقد أخبار في إدراء المؤمنين يبدأ يقول بأن الله بعون صرهم إذا عش أنفسرو ربي <تصفيق> قال ولا جت سبقت سبق كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى نضربهم دل حين أضرب عنهم لا تسوي بهم ولا تحاول فيهم ما عد هنا فيهم حتى حين يعني فتره بس يعني قالوا قبل عمر الله بالعيش بالجهاد بقتالهم. قالوا يعني قال تتركهم وده هل ما فترة ما وكل شيء من وفده لا ما هضربوا يتولى يتولى يعني اتركهم يعني لا أحاول فيهم وسألكذب فيهم ما أنا بعفيهم وأنا سب لهم في ريع انتظر التاحين يعني فترة وقالوا ولما أول حين ذا حين نرجع عمر الله بالعيش بالجثالة رجع فتولى عنه التاحين وأبصرهم ف فسوف يبصره ويسروش باي سووا واسبع باء الى قوم باء باء يسروا ايش باء يدرو ايش باء الله باء يعني بنصلطك عليهم وبا يهباني يعني بقى عجوبة في الدنيا عاجله وابسروا باء يجيلهم هو يعني إن الله باء يجيب عق يعني ايه باينهم بعقوبه عاجله وهي الحرب عليهم وابصرهم فسوف يبصرون عذابنا يعني عبد يستنكر يقولوا إذا, إذا هو صدق أنه بجي يوم القيام الفيات في كيب هذا الحين إذا هو صدق يستعجلوا بعذابنا يعني ما يمدروا عذابنا فبعذابنا يستعجلون ما يمدرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين لو يجي يعني لو يجي الله انتقام له شيء بسيط من الله في يعني فساء صباحهم إيه قال لأنه يعني لأنه بيقولوا كذا قال الصباح عادة الجيوش كان بهاجم الصباح يقولوا ساعة صباحهم يعني إنهم باجلهم يعني يوم غبر الله قليل ولا لا في الواقع له ليل شاية. يعني فإذا أراد الله أن يحل بهم العذوبة ساعة صباحهم وساعة يعني وقتهم وقت <تصفيق> ما <تصفيق> إيه كان قال فما أسوأ وقتهم فساعة صباح المنذرين ذي قد حذرهم ما المحذرين من العذاب وتولعهم حتى حين <وأبسل يمكن صحيح> ثاني مرة كرر الله عليه ذلك حتى يهدأ, يعني يهدأ ولا عبالي قالوا خلاص وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون <تبقى> نعم سبحان ربك رب العزة في عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال سبحان ربك ربي يعني نزه الله عن كل ما قالوا عنه من رب العزة رب العزة يعني صاحب العزة وخالق العزة أذين يعني هو دي القادر على كل شيء هو ذي باي يعني يعاقبهم وبعلي يعلمهم يعني حين يقول تولى يعني خلاص خليهم وربك هو القادر على كل شيء هو دي باقي يسوي كل شيء يعني لا انتظر أوامر الله لأن الأوصاف هي الصوباء فعند يعلم ولي عندك كذلك ودير خيرة حين يقول لهم يعني انتظر وبأيجيل لهم عقوبة وبأيجيل لهم يعني باك انتظر عليهم سبحان ربك رب العزة هو العزة هو صاحب العزة هو خالق العزة هو موجد له عما ياتفون عما ذكروه من الأوصاف والأيه التي لعتلي قبل وسلام على المرسلين وايضا كذا سلام على المرسلين ذيهم يج هداه الذي لا بد منهم إيه وذيهم يعني ضروري الهداية الناس وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال وجدوه تلقين الله للناس إن ممكن يدعوا بهذا الكلام يقول سبحان ربك رب العزة عما سفون وسلام على المرسلين يسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال إيه ب... وقال بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله أنه قال أنه, ال... إنه كمل واحد مجلسه وعلى حديثه أنه قال أنه أفضل لك يختتمه بهذا ال... بهذا الوصول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامه على المرسلين والحمد لله رب العالمين فإذا كان أبي عبد العظيم سيختم بهذا الدعاواته إلى هنا شكرا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 تمام ما ما ترى ما بس ما عند إيش بقى؟ إيش هاي, هاي كادي... يكادي... ما ولا هاي من يتحل. لا، ما تتحل نمني... يعني عادة